السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته <تصفيق> الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على أ ش ر ف ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين المبعوثي ر ح م ة للعالمين سيدنا وسيد ا ل ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن وعلى آ ل ه وصحابه ت الذين آ ذ ر و ا رسول الهدى وجاهدوا معه ونشروا شريعته وفتحوا البلاد والقلوب فرضي الله عنهم و أ ر ض ا ه م ورزقنا صدق محب محبتهم وجميل متابعتهم وبعد فنحن في الحديث الصحيح الذي يقول فيه سيد ا ل أ ن ا م عليه أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة والسلام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 وجليل قدر ا ل ص ل ا ة و أ ن ه م ا الركن ا ل أ ع ظ م من أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م الشهادتان ش ه ا د ة أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و ش ه ا د ة أ ن م ح م د رسول الله هما ا ل م د خ ل لدين الله الحق لا طريق إ ل ى ا ل إ س ل ا م إ ل ا ب إ ع ل ا ن الشهادتين و ا ل إ ي م ا ن بهما وبما دل عليه ولا يقبل عمل بدون تحققهما ومضى شيئا ما يتعلق بكيفيه تحقيق الشهادتين وصار حديث في أ م ر ا ل ص ل ا ة و ش أ ن ه ا وعظيم قدرها وبالغ أ ث ر ه ا في ح ي ا ة القلوب وغسلها من أ د ر ا ن الذنوب و أ ن المحافظه عليها المؤدي ة لها كما أ د ا ه ا رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل ذنوبه و أ د ر ا ن ه ويلقى ربه فيجد عنده جل و ل ا ك ر ا م ة أ و ل ي ا ء ه ومما ثبت لشانها أ ن من حفظها وحافظ عليها كان له عند الله عهد وعهد أ ن يدخله ا ل ج ن ة و ا ل ج ن ة سلعه الله وكرامته ل أ و ل ي ا ء ه والدار التي أ ع د ه ا لمن أ ط ا ع ه والدار التي لا يفنى نعيمها ولا يقدر عيشها ولا يشقى ساخرها ويفوز بالكرامات ومنها النظر الى وجه الكريم الاكرم و ز ي ا ر ة المولى العظيم في اليوم الذي هو افضل ايام الدنيا في يوم ا ل ج م ع ة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فرائض الدين من أ د ا ه ا ك ا م ل ة غير م ن ق و ص ة كما شرعها رسول الهدى وبلغنا إ ي ا ه ا صلى الله عليه وسلم ولم يرتكب مضادا لها دخل ا ل ج ن ة غير ان منازل ا ل ج ن ة تختلف منهم من هو في اعلى عليين ومنهم من هو في الفردوس الاعلى التي سقفها عرش الرحمن ولما بين سيد البشر صلى الله عليه وسلم اثر اعداء الفرائض و أ ن ه ا تدخل ا ل ج ن ة وقال رجل بخ بخ مستحسنا هذا س أ ل ه ا ل ن ب ي أ ي و ا ج وقال نعم قال إ ن في ا ل ج ن ة م ئ ة د ر ج ة ما بين كل د ر ج ة و أ خ ر ى و ا ل أ خ ر ى أ ب ع د مما بين السما ء و ا ل أ ر ض أ ع د ه ا الله للمجاهدين في سبيله كما أ ن لمن اختص بمزيدا من ا ل ع ب ا د ة مع ا ل إ ف ق ا ن و ا ل إ ح س ا ن و ا ل إ خ ل ا ص له خير عظيم هذه الفرائض هي التي يحاسب الله العباد ة على ا ل إ خ ل ا ل بها والتقصير ب ش أ ن ه ا ونوافل الطاعات يزداد ا ل أ م ر فيها خيرا كما في حديث الولي من عادان وليا فقد آ ذ ن ت ه بالحرب وفيه يقول المولى جل وعلا وما ه و و حديث القدسي وما تقرب إ ل ي عبدي بشيء أ ح ب إ ل ي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إ ل ي بالنوافل حتى أ ح ب ه م ح ب ة ل الله للعبد فيها سعاده في الدنيا و ا ل آ خ ر ة ف ي ه ا حفظ العبد من المكاره الدفاع ا من المولى عن العبد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 ولئن سالني ل ا ع ط ي ن ا ولئن استعاذني ل ا ع ي ذ ن ا والمعنى ان الله جل وعلا اذا العبد استعمل حواسه وقواه مع فرائض العبادات استعملها بنوافل الطاعات يتقرب الى خالقه ويتلذذ بمناجاته ويحس ب ا ل غ ب ط ه والسرور والانس و ر ا ح ة المال كلما وقف في مناجاه الكريم ا ل أ ك ر م يتقرب إ ل ى ربه ب ا ل ن م ا ف ل فيحفظ سمعه فلا يتلذذ ب ا ج ت م ا ع أ ن ا ش ي د أ و طرب رخيص أ و غناء ماجن من لهو الحديث الذي يشتريه المضيعون و إ ن م ا لذته أ ن يستمع كلام رب العالمين أ ن يثنوه مناجا لمولاه اذا مر ب آ ي ا ت ا ل ر ح م ة فرح ا واطمئن وشربت نفسه للتحصيل ف س أ ر ربه أ ن يرحمه و إ ذ ا مر ب آ ي ا ت التعظيم و ا ل ت ن ز ي ح شعر ب ع ظ م ة قدر خالقه وجليل ش أ ن ه وعلوه واحاطته بعباده وخلاءته لهم فمجده جل وعلا وعظمه و ن ز ه وسبحه و إ ذ ا مر ب آ ي ة العذاب اقشعر جلده واهتزت جوانحه وارتجف قلبه وعلم أ ن ه لا يؤمره من هذا العذاب إ ل ا المولى الكريم فاستعاذ بالله من العذاب يتقرب الى عبده بالنواصل من ص ل ا ة وزكاه وصيام وحج و ع م ر ة وغير ذلك من انواع القرب وما اكثرها واصطحب الاحتساب و ا ل ن ي ة ا ل ص ا د ق ة في جميع تصرفاته رجاء أ ن يحصل على الخير و ا ل ب ر ك ة ممن بيده الخير كله جل وعلا ف أ د ا ء هذه ا ل ف ر ي ض ة بعد إ ح ك ا م أ م ر الشهادتين والتقرب إ ل ى الله جل وعلا بما يحب من نوافل ي ا ل ص ل ا ة فيه الكسب الذي لا حدود له ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا أ ص ب ح في كل يوم يصبح وقد وجب عليه أ ن يبذل ستين و ث ل ا ث م ا ئ ة ص د ق ة وهذا في كل يوم ولما سمع أ ص ح ا ب رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ذلك من رسولهم صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم و أ ر ض ا ه م قال ليس كل ما يجد ما يتصدق به فقال عليه السلام إن ا بكل تكبيره ص د ق ة و بكل تهديره ص د ق ة و بكل تشريح ص د ق ة و بكل تحميد ص د ق ة و أ م ر بالمعروف ص د ق ة و نهي عن المنكر ص د ق ة و إ ي م ا ط ة ا ل أ ذ ى عن الطريق ص د ق ة و عد أ ن و ا ع ا من ا ل أ ع م ا ل ا ل ب س ي ط ة مساعدتك من يريد أ ن يحمل متاعه على حمله إ ل ى أ ن يحمل صدقه ة إ ص ل ا ح أ م ر ل إ ن س ا ن لا يحسن إ ص ل ا ح ه ولا يشق ع ل ي ه صدقه إ ل ى أ ن قال عليه أ ف ض ل الصلاه والتسليم ويجزئ من ذلك ركعه الضحى لطف المولى وكرمه وجوده وعطف ا ل ذ ي بعثه الله ر ح م ة للعالمين يستر الله لعباده جل وعلا ما يسترق من ذلك هذا التخفيف العظيم لهذا الواجب العظيم و ص ل ا ة الليل واداء النوافل القبليه و ا ل ب ع د ي ة واستشعار ان امر ا ل ص ل ا ة اعظم الامور بعد الشهادتين وان الاهتمام بها يجب ان ينطوي المسلم عليه دائما وابدا امتثالا لامر الله و ر غ ب ة في الثواب الذي اعده جل وعلا لمن اطاعه واتقاه واقتداء بالسيد الاولين والاخرين الذي غفر له من ذنبه ما تقدم وما ت أ خ ر ومع ذلك كان احسن الناس ص ل ا ة واكونهم خشوعا و أ ر غ ب ه م في الخير و أ ق و ا ه م على التحمل حتى قام في التهجد إ ل ى أ ن تورمت قدماه ولما ق ل ل ه أ ت ف ع ل وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما ت أ خ ر قال أ ف ل افلا أكون أو أ شكورا عبدا أ ح ب أ ن أ ك و ن عبدا شكورا والله جل وعلا يحب الشاكرين وبين ّ صلى الله عليه وسلم ان ص ل ا ة الليل أ ف ض ل ا ل ص ل ا ا ت بعد المكتوبات أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة ص ل ا ة الليل و أ ف ض ل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم كما جاء في الحديث الصحيح ولما س أ له ر ج ل ع م ر بن عبسه قال أ ي الليل أ س م ع يا رسول الله ومعنى أ س م ع أ ي الليل أ ح ر ى ب أ ن يستاجر الدعاء نحن عندما نقول سمع الله لمن حمده اي استجاب والمقصود سماع ا ل إ ج ا ب ة قال عليه السلام جوف الليل ا ل آ خ ر ا ل آ خ ر وثلاث نصف الليل ا ل آ خ ر هذا أ ق ر ب ل أ ن يستجيب الله دعاء عبده ف إ ذ ا هجر فراشه وترك لذه نومه واستحلى ا ل م ن ا ج ا ت م ن ا ج ا ت ربه جل وعلا وتلذذ ب ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن والركوع والسجود يرجو ما عند الله ويخاف مما عند الله فهذا حي ر أ ن ي ؤ م ن ه الله مما يخاف و أ ن يعطيه ما رجا وطلب والله لا يضيع أ ج ر من أ ح س ن عملا و أ م ر ا ل ص ل ا ة امر عظيم وامر ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة مما لا يخفى على من اهتم ب أ م ر ا ل ص ل ا ة و أ ن ه ا و ا ج ب ة على الرجال القادرين على المقيمين يجب عليهم أ ن يصلوها في المساجد ويعودوا ج ب أن ي فتيانهم على حضور المساجد من بلغ منهم سن التمييز أ ي ا ت م سبع سنين ليالف المسجد والذهاب اليه و ل ي أ ن س بالمصلين ويرى المتسابقين إ ل ى الخير ليرسخ في قلبه حب هذه ا ل ع ب ا د ة من وقت غضابته ونعومه ا ط ف ا ر ه و ط ر ا و ة فكره وجسده ويكون ل ل أ ب و ا ل أ م ا ل أ ج ر والثواب في هذا التدريب و ا ل ت ع و ي د و ا ل إ ر ش ا د و ا ل ع ن ا ي ة و ا ل أ ط ف ا ل أ م ا ن ة ب أ ي د ي ابائهم و أ م ه ا ت ه م إ ن أ ح س ن و ا القيام عليهم والتعاهد لهم والنصح لهم ا ل إ ر ش ا د والتوجيه والحمله على ا ل ط ا ع ة شب و ا صالحين ونفع و ا ذويهم في شبيبتهم وكهولتهم وعند فقد آ ب ا ئ ه م و أ م ه ا ت ه م يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إ ذ ا مات ابن عهد م ن ق ط ع عمله إ ل ا من ث ل ا ث ة وذكر من هذه ا ل ث ل ا ث ة الولد الصالح الذي يدعو لوالديه وذكر ا ل ص د ق ة ا ل ج ا ر ي ة وذكر العلم الذي ينتفع به وقل ان يوجد إ ن س ا ن لا يدرك احد هذه ا ل أ م و ر ا ل ث ل ا ث ة والموفق من وفقه الله والمبرور من بره الله جل وعلا و ه د ا ولعظم ش أ ن ا ل ج م ا ع ة شرعت ص ل ا ة الخوف حتى لا تترك ا ل ج م ا ع ة ولا في اعصب الاوقات واشدها حرجه واعظمها ثقلا على النفس وشرع فيها من الاعمال التي لا تصح ا ل ص ل ا ة معها في ايام الرخاء والامن والامان على ا ل ع ن ا ي ة بهذه ا ل ع ب ا د ة وهي تشتمل على الشهادتين وتكرار ذلك وتشتمل مع ذلك على ا ل ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمل على أ ع ظ م ا ل أ د ع ي ة أ ن و ا ع من الفضائل وصنوف من الخيرات تجتمع في هذه ا ل ع ب ا د ة والمبرور والموفق من حاطه الله جل وعلا ووفقه وشرح صدره للخير وساعده على القيام به و ن س أ ل الله ان نكون من اولئك و ي أ ت ي بعد أ م ر ا ل ص ل ا ة في هذا الحديث العظيم الصحيح ويؤتى ا ل ز ك ا ة ا ل ز ك ا ة حق المال و ا ل ص ل ا ة حق البدن وهما قرينتان, في كتاب الله جل وعلا وهما قرينتان في كلام رسول الهدى صلى الله عليه وسلم و أ ن من امتنع عن أ د ا ء ا ل ز ك ا ة ولو صلى ولو شهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله لا بد أ ن يلتزم باداء ا ل ز ك ا ة التي فرضها الله ويؤديها كما شرع و بين و فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم و إ ذ ا لم يفعل وكان الامر لمن يحكم شرع الله قتل من امتنع كما فعل ذلك الصديق أ ف ض ل هذه ا ل أ م ة بعد نبيها و ا س ت ج ا م له الفاروق افضل هذه ا ل ا م ة بعد نبيها وابي بكر رضي الله عنه وصلى الله على ن ب ي ه محمد ثم كانت ا ل ع ا ق ب ة ان استقام الدين وانتصر الحق وعاد من اعرض وتقاعس او بخل بالمال وشح به عاد الى ج م ا ع ة ا ل م ة و ح ض ي ر ت ه ا وانقاد لامر الله والصديق فعل ما فعل وبين الحامل له على ذلك واقسم ان لو منعوه عقالا الحبل الذي ت ر ب ط به يد البعير فثنى ويلف عليه الحبل و ي غ ض ب حتى لا تنفلت وقيل عناق وهو صغير اونادي الغنم يقول لو منعوني هذا وكانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه وكان ذلك من ت ا ي ي هذا الدين باعمال الصديق صديق ا ل ا م ة وصاحب رسول الله في الغار و أ ح ب الناس إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ح ب الرجال إ ل ي ه هذه الزكاه لم يطلب الله جل وعلا من الناس ما يغترهم ولم يطلب منهم بذل شيء من جميع ما يملكون و إ ن م ا طلب منهم و أ م ر ه م أ ن ي ؤ د و ا من اموالهم ت س ط ا بينه رسوله صلى الله عليه وسلم ما كان من التجارات والذهب و ا ل ف ض ة ربع ا ل عشر ن س ب ة اثنين ونصف في المئه وهو نزل يسير وما كان في المحاصيل ا ل ز ر ا ع ي ة فهو أ ي ض ا ن س ب ة ض ئ ي ل ة وما كان في ب ا ه ي م ة ا ل أ ن ع ا م ف ن س ب ة في بعض ا ل أ ح و ا ل أ ق ل من اثنين ونصف ا ل م ئ ة ه ومن اثنين في ا ل م ئ ه على حسب ي تغير ا ل أ ع د ا د ثم لا يجب هذا المال هذه ا ل ز ك ا ة إ ل ا في ظروف و أ ح و ا ل لهذه ا ل م م ل ك ا ت ولكن على الناس أ ن يؤدوها كما فرض الله وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ عندما بعث إ ل ى اليمن وقال له إ ن ك ت أ ت ي قوما على كتاب فليكن أ و ل ما تدعوهم إ ل ي ه ش ه ا د ة أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن ي رسول الله ف إ ن ه م أ ج ا ب و ا لذلك ف أ ب ل غ ه م أ ن الله افترض عليهم خ م س صلوات في اليوم و ا ل ل ي ل ة ف إ ن ه م أ ط ا ع و ا لذلك فاعلم من الله فرض عليهم صدقه ترحم من اغنيائهم وترد إ ل ى على فقرائهم فانهم ا ط ا ع و كالذلك فاياك وكرائم اموالهم احذر ان تختار انفس الاموال واتقي دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله الحجاب اي ان المظلوم ولو لم يكن مسلما ينصره الله جل وعلا ولذلك حذر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من الظلم و أ خ ب ر أ ن الظلم ظلمات والله جل وعلا حرم الظلم على نفسه كما في حديث أ ب ي ذر العظيم الهام وجعله جل وعلا بين العباد محرما ونهاهم أ ن يتظالموا في الولي الذي يجب الزكاه يجب أ ن يكون متصفا بالعدل بعيدا عن إ ي ذ ا ء من يجب زكاتهم هذه ا ل ز ك ا ة التي فرضها الله فيها تطهير للمال وفيها إ ش ع ا ر لرب المال أ ن المال مال الله و أ ن ه الذي رزقه و أ ن هذه ا ل ز ك ا ة تطهر المزكين و تزكيهم كان م الله ا ل خذ من اموالهم صدقه ة و رمزكيهم بها و صلي عليه و دعوا لهم و لذلك كان النبي عليه الصلاه و السلام اذا جاءه بعد الزكاه صلي عليه و دعوا لهم هذه الاموال التي فرض المولى جل و علا فيها ما فرض من الزكاه و بين مقاديرها وما تجب فيه من الاموال رسوله صلى الله عليه وسلم حذر الله أ ه ل ه ا إ ذ ا ل ن يؤدوها والذين يكنزون الذهب و ا ل ف ض ة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها فينا في ن ا ل جهنم فتقوى يقول ة ي ابن عباس رضي الله عنهما وهو ترجمان ا ل ق ر آ ن ما أ د ي ت زكاته فليس بكنز أ ي أ ن المقصود بالكنز الذي يحمى عليه في نار جهنم ويقوى به جنب وجبين وظهر ا ل ب ا خ ل به وكلما برد هذا المال اعيد إ ل ى النار كما في حديث الصيف إ ن م ا هو المال الذي لا تدفع زكاته يقول المصطفى ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م في الحديث الصيف ممن ا صاحب ذ ه ب و لا فضة ل ا ي ؤ د ي ز ك ا ت ه ا إ ل ا إ ذ ا ك ا ن ي و م ا ل ق ي ا م ة ص فاير فاير فاير ف ا ر فاير فاير فاير فاير فاير ف ا و ر ف ي ر ه ا ي ر ا ي ر فاير فاير فاير فاير فاير ا ي ر ف ا ي ا ي ر ف ا ا ي ر فاير فاير فاير فاير فاير فاير ا ي ر فاير فاير فاير فاير فاير فاير فاير فاير فاير فاير فاير فاير فاير فاير ف ا و أ ن ه ا ت أ ت ي إ ذ ا ل م يؤدي صاحبها حق الله فيها زكاتها ت أ ت ي أ و ف ر ما كانت و أ ن ش ط ما كانت لا ضلع فيها ولا عجز ولا وهن ويبصح لها صاحبها ليرى ا ل ح س ر ة في المال الذي كان يهتم به ويشقى ل ي ن م ي ه ويسهر ليرعاه وربما جاع حفظا عليه ي ف ت ح له في, ماء في قاع قرقر أ ي صلب أ م ل س تطعه هذه ل ب ل ب أ خ ف ا ف ه ا وتعظه ب أ ف و ا ه ه ا كلما مر عليه أ خ ر ا ه رد عليه أ ن ا ه ا في يوم كان م ق د ر ه أ ل ف س ن ة حتى يقضى بين العباد وذكر مثل ذلك في البقر والغنم تطعه ب أ غ ل ا ف ه ا وتنتحره بقرونها وفي الحديث ا ل آ خ ر أ ن المال م ا ل من ل ي يؤدي ا ل ز ك ا ة يمثل له يوم القيامه ة في ن المنزل و ا ل ا خ ر ه و ا ل ح ب ي ث الذي س ت م ث ل ه ذ المال ا ثم يجري وراء صحبه ا ي س ت و ق ف ه قف أ ن ا مالك أ ن ا كنزك وهو في رعب ورهب ف إ ذ ا أ ف خ ن ه ولحق به وقف ليتقيه بيده كما يتقي ا ل إ ن س ا ن جملا هائجا ل م يستطع ا ن ف ر ا ر منه قد ادركه فيقظم هذا التنين يد مالك هذا المال كما يقظم الفحل الهائج ويعرف هذا أ ص ح ا ب ا ل إ ب ل الذين يجربون هياجان الجمال إ ذ ا غيضت وصدت عن مقاصدها ومنعت عن ضراب ا ل إ ب ل ف إ ن أ ع ظ م ما يكون للجمل من ا ل ه ي ج ا ن و ا ل غ ي ظ والحقد والحلق إ ذ ا منعه رب ا ل إ ب ل من ضراب النياق والإبل والجمل معروف ب ش د ة الحقد وعظيم الانتقام فهذا المال الذي بخل صاحبه بالحق القليل منه الذي فرضه الله جل وعلا له ع ل يمثل ه ي له في يوم ا ل ق ي ا م ة بهذا المثال ليتذكر متذكر والله يقول ما يتذكر الا من ينيد ل يتذكر من يخشى و ا ل ل هذا يقول ي س ك ر من يخشى ه ذ ا ل أ م ر في أ م ر ا ل ز ك ا ة من جانب التخويف ومن جانب الترغيب فيه ا ل م و ا س ا ة فيه إ ش ع ا ر الفقير ب أ ن أ خ ا ه الغني لم ينساه يعطف عليه بل إ ن في المال ي حقا سوى ا ل ز ك ا ة المولى يقول و انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه و أ ث ن ى على الذين يؤثرون على أ ن ف س ه م ولو كان بهم خ ص ا ص ة و أ ث ن ى على الذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما و أ س ي ر ا ويقول انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إ ن ا نخاف من ربنا يوما عبوسا تمطررا ما ا ل ن ت ي ج ة و ل ا ه ي ان ي و ن هناك م ك ه ا ك م ي و ا ك م و ن هناك م ك ه ا ك من ي ك و م و ن ه ا و ن هناك م و ن ه ا و ن ه من و ن ه ا ك م ه ا ك من و ا ك من ي و ن ه ا ك من يكون هناك ن ي و ن ه ا ك م ي ه ا ك من يكون هناك م هناك م و ن هناك من هناك م ه ا ل من ي ه ا ك م ي ا ك م ي ه م يكون ا ك من ي ك ا ن ا ل من ي ا ك من ي ك ا ك من ي ك ه ا ك م ي ن ه ا ك م ي و ن ا ك من و ا ك من ي ا ك من يكون ه يكون ا ك من ي ك ا ك من ي ا ك من ي ا ك م و ا ك م ا من و ا ك من ي ك ا ن ي ك و ا ك من ي ك ه ا ي ا ك ا ك م ه ا فالغالب ي حكام السوء بتشريعهم م ا ل م ياذن به الله وفرضهم ضرائب و ت ل ا ع ب الشيطان ب أ ه ل ا ل أ م و ا ل إ ل ى غير ذلك وطالب ا ل ن ج ا ة يجد سبيلها وراغب ا ل في عفو الله جل وعلا لا يعلم و ا من يرشده الى مبدئه ومنتهاه الامن والامان من شار مع الصراط المستقيم ادابه الى ص ا ل امن وامان وعفو من المولى جل وعلا لا استمر في الكلام لاني اخشى ان اكون ممن يقول ما ارانا نقول الا معارضا إ ل ا معارا أ و معادا من قبل مكرورا ولكن ا أ س ا ل الله جل وعلا ب أ س م ا ئ ه وصفاته الذي من علينا في هذه ا ل ل ي ل ة ا ل م ب ا ر ك ة بالاجتماع في هذا المكان الشريف في مسجد سيد البشر صلى الله عليه وسلم أ س أ ل ه بجل وعلا ب أ س م ا ئ ه وصفاته أ ن لا يحرمنا ش ف ا ع ة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم و أ ن يرزقنا الفوز بها و هو لا ي ش ف ى إ ل ان ل م ر ض يشفع الله أن ي لا ه فإن ل ل ه يقول من ذا الذي يشفع عنده إ ل ا ب إ ذ ن ه ومن هذه ا ل م س ي غ العموم تشمل كل شافع ف أ س ا ل ه الله نخرم هذه ا ل ش ف ا ع ة كما أ س ا ل ه ج ل و ع ل ا أن يثبتنا على ص ر ا ط ه المستقيم و أ ن ي ع ي د ن ا من ا ل ا ن ح ر ا ف ا ت و ا ل ش ط ط في ا ل أ م و ر كلها و أ ن يجيرنا من شرد ا جعياتي ا ل م غ ر ض ة او الدعايات ا ل م ر ذ ك ة او دعوات السوء ودعاياته و ان يرزقنا العظه على ديننا بالنواجذ والتمسك ب س ن ة نبينا صلى الله عليه و سلم و ا ل د ع و ة اليها و الصدق في ذلك قولا و عملا كما اشره باسمائه و صفاته ان يجعلنا في هذا المكان من عتقائه من النار و ان يعتق رقاب امواتنا واحيائنا و أ ن يجمعنا بابائنا و أ م ه ا ت ن ا و س ا ئ ر أ ح ب ا ب ن ا وقراباتنا في ج ن ة عدن ف ي ج ن ة الفردوس و أ ن ي خ ل ن ا إ ل ى أ ع م ا ل ن ا بل ن س أ ل ه أ ن يتفضل علينا بالعفو و ا ل م غ ف ر ة واللطف و ا ل إ ح س ا ن اللهم يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م يا حي يا قيوم ا م ل أ قلوبنا ب ا ل إ ي م ا ن وبصرنا في أ م و ر ديننا ودنيانا واجعل أ ح ب ا ل أ م و ر إ ل ي ن ا طاعتك و ط ا ع ة رسولك و أ ب غ ض ا ل أ م و ر إ ل ي ن ا معصيتك و م ع ص ي ة رسولك وارزقنا يا إ ل ه ن ا ت و ب ة نصوحه وتكرارا لها دائما و أ ب د ا و إ ك ث ا ر ا من الاستغفار و م ع ر ف ومعرفة للحق وحسن اتباعه يا رجل للاكرام ونسالك ان تعز ا ل إ س ل ا م والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز ا ل إ س ل ا م والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين و ج ع ل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم ان في كثير من بلاد الله. اللهم ان في كثير من بلادك ي حي قيوم من الخوف والقلق والفقر و ا ل ف ا ق ة والتشريد و ا ل ت ع ر ي ب والتقتيل و ا ل ت ن ف ي ل ما لا يحيط به الا انت ولا يكشفه سواك ن س أ ل ك يا حي يا قيوم ان ت ك ش ف ذلك كله عن ا م ة محمد و ان لا ت ك ل ه ا الى اعمالها و ان تنتصر لها يا حي يا قيوم اللهم إ ن ه ا م غ ل و ب ة فانتصر لها اللهم إ ن ه ا م ض ط ه د ة في غ ا ل ب الدنيا ف أ ر ن ا في من يضطهدها عجائب قدرتك اللهم انزلهم ب أ س ك الذي لا يرفع وعذابك الذي لا يتقشع و أ ر ن ا يا الهنا فر س و اليهود ومن أ ع ا ن ه م وثبت أ ق د ا م ه م وشد أ ز ر ه م في كل مكان ارنا ي فيهم عجائب قدرتك اللهم دمر ما صنعوا واحبط خ ي د ه م وازرع بينهم الاحقاد والفتن واجعل ذلك في صالح الاسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم وفق ا ل ق ا د ة ق ا د ة المسلمين من ملوك وعمراء ورؤساء وعلماء م ن ومعلمين ومن تجار واثرياء اللهم وفقهم جميعا للتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الاثم والعدوان والقيام ب أ م ر هذا الدين والدفاع عنه والدعوه له و إ خ ل ا ص العمل فيه إ ن ك مجيب الدعاء وخص صياد الجلال والإكرام التوفيق والتسديد والفلاح والصلاح والهدى والرشاد من وليته أمر هذه البلاد اللهم قوي عزيمته وشد وأصلحه وأصلح, وأصلح له بطانته وذريته وإخوانه وأعوانه صياد بمزيد عزيمته الجلال البلاد اللهم بطانته له أمر أزره من من هذه واجعل احب الامور إ ل ي ه واعلاها عنده طاعتك وطاعه رسولك والدفاع عن دينك ونصره الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وجاز ي على ذلك يا الهنا في الدنيا بالعز والتمكين والسداد والرشاد والصلاح والهدى وفي الاخره بما تجازي به عبادك المتقين يا جلاله الاكرام وارنا ذلك عاجلا غير اجل اللهم احفظ به امر البلاد وصن به حدودها وامن به سبلها وانصر به العدل في سائر ارضها واجعله هذه المهديه يا حي يا قيوم سبحانك لا اله إ ل ا انت ولا حول ولا قوه الا بك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على ا ل ه ا د الامين سيدنا وسيد الخلق اجمعين ولا حول ولا قوه الا بالله ج ز ا الله معالي الشيخ صالح بن محمد اللحمدان رئيس مجلس ق ض ا ء ا ل أ ع ل ى وعضو هيئه كبار العلماء على هذه ا ل م ح ا ض ر ة ا ل ق ي م ة وهنا طلبات ك ث ي ر ة نستميح معاليه ب أ ن نلقيها عليه و أ و ل هذه الطلبات يقول فيها إ خ و ا ن ه و أ ب ن ا ؤ ه التلاميذ وطلاب العلم ف ض ي ل ة الشيخ إ ن أ ب ن ا ء ط ي ب ة ا ل ط ي ب ة وطلاب العلم فيها خ ا ص ة وفي هذا المسجد النبوي الشريف يرغبون من فضيلتكم إ ع ط ا ه م الفرص من دروسكم ا ل ن ا ف ع ة وتكرار ا ل ز ي ا ر ة لهم ع د ة مرات في العام الواحد نفع الله بعلمكم و أ ث ا ب ك م الله خيرا أرجو أن تأخرا فأسر وإن, وأن يهيأ لنا من أسباب يدرك الشر ويرضاه الخير جل ولا بتوفيق وعلا ووفقني وإياكم ووسائله فالإنسان عن من لنا يستمع يملك يحبه تقدم ما الله إلا الله الله لما لذلك والأخذبه ما يكون سبب سعادتنا في دنيانا و ا خ ر ا ا ثابكم ا ن ل ل هذا ه سائل يقول ما حكم غ ي ب ة ا ل ف ا س ق الذي ظهر فسقه وذلك من باب التحذير منه ومن مصاحبته جزاكم الله خيرا غيبة أي بيان عليه من فسق إذا كان في سبيلي على سبيل التحذير منه والتنفير الفاسق ما إذا كان لا الناسه على لأن فسق يقع من منه عنه هو في ف س ق ة ولان ي لا ي ت أ ث ر و ا به هذا من النصح للعباد <تصفيق> والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ا ل ص ي ح الذي رواه مسلم وغيره الدين ا ل ن ص ي ح ة الدين ا ل ن ص ي ح ة ا ل دين ا ل ن ص ي ح ة ولما قال لمن يا رسول الله لما عظم هذا التعظيم قال لله ولكتابه ولرسوله و ل ا ئ م ة المسلمين وعامتهم ومن ن ص ي ح ة ع ا م ة المسلمين تحذيرهم من ا ل أ ش ر ا ر ونهيهم عن مصاحبتهم وبيان خطر ا ل أ ش ر ا ر على الاخيار أ خ ي ر للمقارن وقديما يقول قيل قليل ينسب ثابكم معالي الله السائل فكل ش هل ص ح تغيير ل صلاة النافلة ن كان ي في ي ي ة غ من نافلة مطلقة نافلة صلاة الضحى إلى لا شيء في هذا ولا حرج إ ل ا أ ن ن ي أ ش م في هذا ش ي ء من ر ا ئ ح ة الاضطراب ينبغي ل ل إ ن س ا ن أن ل ا يسلط الشيطان عليه ف إ ن الشيطان إ ذ ا قدر على ز ح ز ة ا ل إ ن س ا ن من ماض إ ل ى وضع اجعل نيه كذا يمكن ما في ر أ س ف إ ذ ا فعل ه ا ق ا ل أ خ ش ى أ ن ه ا لم تصح وهو ذكي حاذق في إ ف س ا د العمل ما د م تتنفل ص ل ه ا ويمكن ان تجمع بين ص ل ا ة الضحى و ت ح ي ة المسجد في ان واحد و إ ن زدت خيرا ف إ ن الله جل وعلا لا يضيع اجر من أ ح س ن عملا ن أثابكم أختي الله سائل الشير الله قاربت على التخرج وفي المدرسة حفل احتفال حفظكم يقول فضيلة على حفل عندي وفي وقد تدرس هذه ا ل م د ر س ة م د ر س ة ن ص ر ا ن ي ة فهل يجوز لي الحضور للاحتفال وجزاكم الله خيرا لا لماذا دخلت في مدرسة فإن الدراسة مع أبناء النصارى توجد اختلاطا بين هذه الفتاة والفتيات نصرانية أبناء الكاثرات أدري مدرسة توجد في بين مع فإن هذه وتؤثر هذه ا ل خ ل ط ة ا ل ط و ي ل ة ميلا و م ح ب ة وربما مواده والله يقول لا تجد قوم ي ؤ م ن بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ولا شك أ ن أ ن ص ا ر من أ ع ظ م من يحاد الله يقول له صاحبه وله ولد وهو ثالث ث ل ا ث ة تعالى الله عما يقول الظالمون ع ل و ك ب ي ر ة إ ذ ا أ م ك ن أ ن لا تذهب أ خ ت ك لهذا الاحتفال ولم تتضر بذلك فاحرص عليه وإن كان ولا إ ن كان و بد من الحضور فينبغي أ ن لا تحضر إ ذ ا كان يحضره ر ج ا ل وسؤالك ا ل يدل على أ ن ه م يحضر الرجال اتق الله أ ن ت و أ ه ل بيتك ب أ ن ف س ك م وباختكم و ن س أ ل الله ان يسر المسلمين ف ر ج في كل مكان ه م أثابكم الله يوجد ق ل سائل فضيلة الشيخ ي و بين المسلمين من يسخر من تطبيق الحدود ا ل ش ر ع ي ة ويقول إ ن ه ا و ح ش ي ة وتنافي ع ذ ي ب و ت حقوق ا ل إ ن س ا ن فما حكم من يقول هذا القول أفمن فرأاه نسأل فإن الله من يشاء ويهدي من يشاء الله العافية أفحكم عمله من من من مسك زين حسن يظل يشاء ويهدي يشاء الجاهلي في له الله الله الله سوى يبغون فطرتاه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 و الحق و الهدى تعالى الله عما يقول الظالمون علوا ك ب ي ر ة من ا س ت ه ز أ بالدين او تنقص ا ل ق ر آ ن الكريم ان مات على هذا مات على الكفر والعياذ بالله لا حق لا حق لم يحفظ للانسان من الحقوق كما حفظ في الاسلام ص ي ا ن ة ا ل ج م ا ع ة ص ي ا ن ة دنائها و أ م و ا ل ه ا واديانها وعقولها و أ ع ر ا ض ه ا الضروريات التي يتطلبها كل مجتمع ب أ ن تحفظ لم تحفظ إ ل ا في ا ل إ س ل ا م ولكن الناس ما بين جاهل يجهل أ ن ه جاهل وما بين من أ ص ي ل بمرض قلب مستشري لا يؤمل له شفاء فلا يجد إ ل ا الاعتداء على أ ح ك ا م رب العالمين و ش ر ي ع ة أ ح ك م الحاكمين نسال الله ا ل ع ا ف ي ة هذا يقال له تدارك نفسك قبل أ ن تهلك فتصبح من مع من تواليهم نسال الله العافيه ة سابكم ل ل يقول الشائل ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق و ا ل إ ث م ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع الناس عليه ا ل إ ث م ما ح ك ى في نفسك وإن أفتاك و إ ن أ ف ت ا ك الناس وافتوك والبر حسن الخلق ما هو حسن الخلق حسن الخلق حسن الخلق مع الله ب أ ن تطيعه فلا تعصيه ب أ ن تكف أ ن ا ث عن ا ل آ خ ر ي ن ب أ ن لا تستقبلهم ولا تقابلهم بما ت ك ر أ أ ن تقابل به ويقول الله عن نبي و إ ا ن كان على خلق عظيم فتقول ع ا ئ ش ة كان خلقه ا ل ق ر آ ن حل حلاله ويحرم حرامه يتادب ا بادابه ي وهكذا السائر السلام عليكم ورحمة و ب ا ما ا ت ه حكم ل أ خ هل احط بنصوص التشريع هذا الوعيد ذكرته انا في درسي بعد العصر فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم ف ت ن ة او نصيبهم عذاب عليم ه ذ ا ا ل ح د ي ذكرته والله يقول وما آتاكم الرسول فخلوه وما نهاكم عنه ولذلك ا ل ه يقول لما ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعن الواشمه والمستوشمه ومن معها وعن ذلك في كتاب الله وجاءت ا م ر ا ة وقالت لقد قرات ما بين لوحت يا مصحف لم اجد ما قلت في كتاب الله فقال لها ما في معناه إ ن كنت ق ر أ ت ه فقد وجدت ه فسلم اجد قال أ ل م ت ك ر أ ي وما قول الله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ف ا ن ت ه و فسلمت س ل م ت بما أ ر ش د ه ا إ ل ي ه النبي صلى الله عليه وسلم قال في أ ح ا د ي ث وليس في حديث واحد أ ع ف و اللحى وجزوا ا ل ش و ا ر د وفي بعض الالفاظ افوا ا ل ل ح ا ء واحفوا ل ش و ا ر ب فنصوص امر ا ل ل ح ي ة ليس في واحد منها اختلاف كلها فيها الاعفاء والاعفاء عدم التعرض لها وهذا امر والمتقرر عند العلماء ان الامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب كما ان النهي ي خ ت ض ي الفساد ولا يصرف امر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ا ل ر ج و ب الا ل ص ا ر ف بين من دلائل الكتاب و ا ل س ن ة ف ي غ ف ا لحيتي ل وعدم التعرض لها لا بما يسمى تهديد ولا بتشريد هو المحقق ل أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إ ن أ م ر ه ا سهل لا يشعر ا ل إ ن س ا ن بحمل وهو مبخ لها بل إ ذ ا هلبها من يمين وسيسار كلما حان وقت إ ع م ا ل الموسى شعر بالحكه ولو تركها تركا م ط ل ق ة لم يجد في حملها ولا يجد شيئا من التعذيب ه ا ثم يكون قد طبق ا ل س ن ة وكان الناس الى وقت غير بعيد الى نهاية القرن الثالث منهات ان ترى في العالم الاسلامي قبل بقليل كله ترى اقصاه الى ينظر من هو اقصاه في اقصاه عشر لا من رجال ا ل س ا س ة ولا من رجال الحرف ولا م و ل من رجال غ ي م ف ض ل عن رجال العلم لا تجد احدا منهم قد ازال لحيته وفي البلاد التي ابتليت بوضع تماثيل لرؤسائها من بلاد المسلمين تجدهم ن ص ب تمثالا ونصبوا لحيته وقد ظهر عليها عدم وصول الموس إ ل ي ه ا أ و المقص و إ ن م ا هذه بركات الغرب ا ل م م ت ن ة التي حملها العدو اللدود الذي لم يختفي بتقليم أ ر ض ا ل إ س ل ا م والقضى على غالب د و ل ا ت ه ل م يخفي ذلك ل أ ن ه يعلم أ ن ا ل د و ل ة و إ ن زالت قد تعود و إ ن م ا الذي يضعف عوده إ ذ ا أ ز ي ل ز ع ز ع ة ا ل أ خ ل ا ق و العقائد فنسال أ ل ل ه الله يقول ا ل س ا ئ ل هل يجوز ل ب س ا ل للنساء وهل لبسها للبنطرون ب ن ن ط و ت ش ب بالكافرات لا أدري لماذا تلبس ه م لا لماذا ا ل أدري نعم س الألبسة ا ء هذه、الأنبسة. هل يقصدنا التشبه بالصالحات؟ نحن الى وقت غير بعيد لا تشاهد ا م ر أ ة بل ولا ط ف ل ة في هذه البلاد تلبس هذا النوع من اللباس و ن شك ان ا ل ت ر ب ي ة امر هام فاذا كان القائل يقول اتاني هواها قبل ان ا ر ف الهوى فصادف قلبا خانيا فتمكن ف ي ن اعتياد هذه الالبسه نوع من ا ل ت ر ض ي ة على معاداه أ و منابذه الزي ا ل إ س ل ا م ي لا أ ق و ل عن لبس ا ل ب ن ط ا ل أ و ا ل الغربي أ ن ه محرم من ا ل ز و ج ة عند زوجها ف ا ل م ر أ ة مع زوجها لها أ ن تجلس معه ع ا ر ي ة ولكن ينبغي ل ل م ر أ ة ا ل م س ل م ة ولولي امرها ان يكون في اذهانهم ومقاصدهم ترسيخ المبادئ ا ل ا خ ل ا ق ي ة وترسيخ الحفاظ على الزي الاسلامي ل ن ل ا يتحول المجتمع إ ل ى مجتمع شبيه بالغرب و إ ن كان قد حاك الغرب كثير من المسلمين في أ ل ب س ت ه م وتجملهم وعاداتهم وتقاليدهم وخطابهم ومخاطباتهم وخديما قيل إ ن المغلوب ة في ا ل ع ا د ة يولع بتقليد الغالب ويوم كان المسلمون غالبين كان ا ل أ ع ا ج م من الشرق والغرب يتوددون إ ل ي ه م بتعلم لغتهم ليخدموهم وليعرفوا كيف يتعاملون معهم و ا ل د ن ي دول و ن س أ ل الله أ ن يديل لنا على أ ع د ا ئ ن ا وقديما قيل إ ن المغلوب في ا ل ع ا د ة يولع بتقليد الغالب ويوم كان المسلمون غالبين كان ا ل ى عاجل من الشرق والغرب يتوددون إ ل ي ه م بتعلم لغتهم ليخدموهم وليعرفوا كيف يتعاملون معهم والدنيا دول ونسال الله ان يديل لنا على اعدائنا في سياستنا وسلطتنا وعاداتنا و أ خ ل ا ق ن ا وتقاليدنا و أ ن نحسن التمسك بما ورثناه من ا ل آ ب ا ء و ا ل أ ج د ا د من هذا الزي ا ل إ س ل ا م ي و أ ن نكون في غ ا ي ة الحذر عن ت ر ب ي ة أ ط ف ا ل ن ا ت ر ب ي ة ش ب ي ه ة بما عليه الغرب المفلس أ م يجب علينا أ ن نقيم ج م ا ع ة ج د ي د ة جزاكم الله خيرا كاهن إن كان حقا كاهنا حقا إن فكيف ل الصلاة خلفه ا إذا تنصح ا ن لن ل الكاهن و بهذا م بما محمد ا يقول أنزل يكفر فكيف على الكاهن لا يجوز أ ن يتخذ إ م ا م ا و اذا نصب اماما ولا قدره للناس على إ ز ا ل ت ه فليصلوا مع غيره مم. مم. أثابكم الله يقول السائل يقول فضيلة الشيخ يشترط ذكر حسنات الشخص المبتدع إذا أراد حسنات يحذر أن منه المبتدع جزاكم الله خيرا. نحن نقرأ في الجرح ولم ن ش ك أن ا ل ج ر ح ي نر لهم حسنات ولم نرى ائمه جرف التعديل ك أ ح م د بن حنبل ويحب ن غ ي ن وعلي بن مديني ومشائخهم و ت ل ا م ذ ت ه م ك أ ب ي ز ر ع ة و أ ب ي حاتم والبخاري والترمذي ومسلم غ ي ر ه م لم ا ل نجدهم إ ذ ا ذكروا شخصا وجرحوه وحذروا من ر و ا ي عنه قالوا مع أ ن ه كان صاحب الصلاه وصاحب كذا وصاحب كذا انت انما تبين عيب هذا الشخص وتحذر من شره ولا عليك من و ق ا ئ ل هذه ا ل م ق ا ل ا ل م ق و ل ة لا يصح ان تقول ع ن ش خ ص سيئاته الا ان تقول عنه الحسنات هذه مقولة الانسان يقولها مقولة اعتقاد الانسان عن ويجهل خباياها وشرها وغناها فهو ضعيف البصيره في الدين إ ا ن كان حاذقا ذكيا فلا يقولها إ ل ا عن خبث س نصر الله العافية أ ا ل م ض ا ع ف ة ا ل م ط ل ق ة ك ث ي ر ة ا ل ح س ن ة بعشر أ م ث ا ل ه ا إ ل ى م ئ ة إ ل ى س ب ع م ا ئ ة إ ل ى ما لا يعلمه إ ل ا الله و أ م ا التحيد بالعدد بلا ز ي ا د ة ولا نقص فلا نصل إ ل ي ه فلا نتجاوز ما أ و ص ل ن ا اليه رسولنا صلى الله عليه وسلم فالذي جاء ف ي ه الحديث الصحيح ا ل ص ل ا ة ل م ك ة ب م ئ ة أ ل ف ص ل ا ة وعندي ان م ك ة كلها تضاعف بها ا ل ص ل ا ة و إ ن م ا تزداد ا ل ص ل ا ة زكاء ب ك ث ر ة ا ل ج م ا ع ة ف ا ل ص ل ا ة مع الرجل ص ل ا ة الرجل مع الرجل أ ز ك ى من صلاته وحده و ص ل ا ة الرجل مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل كما جاء في الحديث أ ز ك ى من ا ل ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة ا ل أ ق ل و أ م ا في ا ل م د ي ن ة ف م ضاعفه الصلاه لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أثابكم الله هذا سائل فيقول من إن فهو اهلكهم و ف ر ي ق أ ه ل ك ه م بل قال عليه السلام لا تزال ط ا ئ ف ة النمت الحق ظاهره ف ر ي ة ي ن ظاهرين منصورين حتى تقوم ا ل س ا ع ة والاسلام ينبغي إ ذ ا أ ر د أن ا د ث أ ن يتحدث عن علم ي ق ر أ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتدبر م ع ا ن ي كلام رب العالمين و إ ذ ا جهل ي س أ ل اهل العلم قال ان هذا ا ل ق ا ئ ل يحس أ ن ه غائب ظن انه الأمة, هو أن الامه مثله فقال هم غائبون أثابكم الله. يقول السائل فضيلة حفظكم الله. أرجو أن توضح لنا في من يقع في أمور شركية والاستغاثة الله السائل الشيخ الله توضحوا لنا كدعاء الأموات العقيدة الصحيحة بهم ويبين حفظكم شركية من مع من يقول فضيلة للتوحيد له يدعوه في يقع في وجود ولكن يصر على ما هو عليه ويقول ب أ ن هؤلاء الدعاه و ه ا ب ي ة أ ف ت و ن ا جزاكم الله خيرا الذي يدعو ا ل أ م و ا ت ويطلب منهم الغوث ة ويستجير بهم ويستغيث ويطلب تفريج كربه منهم هذا هو الشرك ا ل أ ك ب ر إ ن م ق و ل ن ان الله ي ق ل ك ف إ ن الله ي ق و ل إ ن ا ل ل ه ل ا يغفر ه ي شرك ب ه و ي غ ف ر م ا د و ن ذ ل ك ه ل و ن ان الله ي ق و ل و ل ل ه يقولون ن ل ل ه ي ل و ن ان ا ل ي ق ف ل ن ا ل ل ه ف ق د حرم ا ل ل ه ع ل ي ه ان الله ي ق و ل و ا ه ا ل ن ا ر و م و ن ا ا ل ل ن ا ل ل ه يقولون ان ا ل و ن س أ الله ي ن ا ل ل ه ي ن ان الله ي ق و ن ي ق و ل ه ي ق و ن ي ق و ل و ه ي ق و ل ان ا ل ه ي ق و ل و ان ل ل و ا ت أ ن ي ف ت ح ع ل ى ق ل و ن ا ه و ي ه د ي ه ي ق ل ى ا ل ح ق و ي ق و ل ه إ ل ى ج م ن ا ل ل ا ل م س ل م ي ن س ن ا ل ي ق و ل الله هذا سائل يسأل فيقول النظر إ ل ى ما حرمه الله هل هذا النظر من الكبائر أ م من الصغائر أ م اما استحلاله فهو ن ل ك ب استحلاله ئ ر لأن ا ومحرم ا ل ل وإن كان سهلا أمر فهو من الكبائر وأما والى الإقدام عليه من الكبائر لكن إذا والى الإنسان عليه فليس لكن بين الصغائر ف إ ن الصغائر تكثر وتعظم وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك في قوم نزلوا منزل فانتشروا يجمعون وهذا جاء بعود وهذا فجمعوا أ ع و ا د ا ك ث ي ر ة فطبخوا و ا ن غ ج و ا فهذه الذنوب ا ل س ه ل ة بتكاثرها وتوافرها تميس القلب او ت م ر غ ه مرضا ل ن انتعاش معه وقديما قال ن ا ك وقد يملا القطر الاناء فيطعم نعم الناس احسابكم الله هذا سايم كان يسل فيقول فماذا نصحته امثال هؤلاء لو كان ذلك كافيا لا اغنى عن ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة والصيام والحج والجهاد في سبيل الله وسائر ا ل أ ع م ا ل يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ا ل إ ي م ا ن بضع وسبعون ش ع ب ة أ ع ن ا ه ا قول لا إ ل ه إ ل ا الله و أ د ن ا ه ا إ م ا ط ة ا ل أ ذ ى عن الطريق والحياء ش ع ب ة من ا ل إ ي م ا ن تبين ان الايمان اعمال كثيره ولذلك يقول اهل الحق الايمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالاركان الصلاه ايمان يقول الله جل وعلا وما كان الله ليضيع ايمانكم لما صرف الناس عن بيت المقدس استقبال البيت العتيق وكانوا ا س ت ق ب ل و ه م د ة تحدثهما بينهم ماذا ش أ ن صلاتهم التي صلوها إ ل ى بيت المقدس ف أ ن ز ل الله م ا كان الله ليضيع إ ي م ا ن ك م وبينا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم أ ن الطهور شطر ا ل إ ي م ا ن و من هذا يتباع و م ح ص و د الطهور طهاره الصلاه فكان في الطهور شقرها ك أ ن ه نصفها وسماها ا ل ي ئ ي ا ل إ ي م ا ن ولو أ ن مجرد ا ل م ع ر ف ة بوجود الله وتدبيره وتصرفه الشام في خلقه يسمى إيمانا نافعا لكان إ ب ل ي س في أ ع ل ى درجات ا ل إ ي م ا ن ل أ ن ه يعلم أ ن الله جل وعلا الخالق الرازق ولما أ ر ا د أ ن يتعهد ب ا ل إ غ ل ا ق سال حلف بعزه الله فهذا القول قولا س ق ط إن ك ا ن ق ص د ه أنه من المرجعة الذين يجيبون ا ل أ ع م ا ل لكن يرجئونها عن ا ل إ ي م ا ن فهذا جعل و ا منه و إ ن كان يرى أ ن لا يمر مع هذا الاعتقاد أ ي تضييع وتفريط فهذا هو الضلال ا ل م ع سعادتكم ا الشيخ ما رأي سعادتكم في الاحتفال ل ي رأي سعادتكم في ب ا ا وما حكم صحة الصلاة ل ل م حكم و د صحة ف ي المساجد التي فيها القبور وتقام فيها الموالد المولد ذكر جاء ذكره اظن في درس الصلاح و اشرت الى انه لم يعرف لا من قريب ولا من بعيد في ح ي ا ة النبي صلى الله عليه و سلم ولا في ح ي ا ة خلفائه الراشدين و ص ح ا ب ة نبي الله رضي الله عنهم ولا في عهد التابعين ولا تابعيهم ولا في عهد احد من ا ل ا ئ م ة ا ل ا ر ب ع ة ولا في عهد ت ل ا م ذ ت ه م القرون ا ل ث ل ا ث ة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ا ل خ ي ر ي ة انقضت ولم يعرف هذا المولد لا في شرق ولا في غرب من العالم ا ل إ س ل ا م ي ثم إ ن ه م ا خ ت ل ف و ا في يوم المولد من يوم وسلم يوم الاثنين وقيل غير فليس في ذلك نفس قاطع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حيث قيل وقيل غير فليس في عليه في الشهر قاطع الله ولادته الاثنين ذلك ذلك صلى الثاني عشر. اما ل ث ا ن ي عشر انه يوم الاثنين فقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره ان يوم الاثنين يوم ولد فيه صلى الله عليه وسلم فلا نفتقاط على ان ولادته صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر ر ب ي الاول والاختلاف يدل على عدم التثبت ثم ان احداث هذا المولد احداث لامر ل م يشرعه رسول الله وقد قال عليه أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة والتسليم من أ ح د ث في أ م ر ن ا هذا ما ليس منه فورد ويدخل في عموم حديثه ا ل آ خ ر فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار في مسلم أما أول من كل وكل وكل ضلالة ضلالة الحديث مسلم أول المولد محدثة أما صيح أحدث بدعة بدعة في الدولة الفاطنية تلك ا ل د و ل ة ا ل خ ب ي ث ة التي لما قضى الله عليها بقيت لها فلول في اجزاء من ا ل م ع م و ر ة في بلاد العرب وفي غير بلاد العرب وكانوا يطمحون لان يفسدوا دين الاسلام ويبثون الدعاه يسمون الداعي وداعي الدعاه واول ن ش أ ت ه م في نضغه مهديه ما بين من تونس والجزائر ولان تلك الجهات تغلب عليها ا ل أ م و ر ا ل ق ب ل ي ة والترهات لا تسري عليهم كثيرا ر أ ى ح ز ا ق و ا ل ف ا ط ن ي ي ن ان مصر اشعر بدعوتهم ان تنتشر وتقوى فانتقلوا الى مصر واسسوا دولتهم وصارت في عنفوان عزتها في وسط القرن الخامس وآخره ومن خ ر و خبثهم وقبائحهم ان الحاكم بامره في عهده امر من يكون في هذه اللقاء في مكه والمدينه وما حول ذلك من سمع باسمه وهو في الطريق ليسجد وصلى الله على محمد. الله. بسم الله و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيد ا ل أ و ل ي ن والاخرين ق ا ئ الغر المحجلين المبعوث ر ح م ة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آ ل ه وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إ ل ى يوم الدين و بعض ما أ ح و ج الناس إ ل ى التناصح فيما بينهم والتعامل فيما بينهم بالامر ا ل م ع ر و ف والتناهي عن المنكر فقد امر الله جل و ع ل ا ب ذلك وما يرى مصر ف ص ل ى الله ل ع يسلم ه و في ا ل ح د ي ث الصحيح ا ل ذ ي روسو ا و غ ي ر ه ولدين ا ل ن ص ي ح ة لقولها يحفظ ض الصلاه ياتيسلين ل ادير ل النسيح ة ادير ل النسيح ة ادير ل النسيح ة قالها ثلاثه فقال اصحاب ه رضي الله عنهم وارواهم لمن يرى الله قال لله ولذلك هذا و ل ر ا سولا و لائمه المسلمين واحرصهم على إ د ر ا ك مراد الله جل و علا والعمل بما يحبه الله و رسوله ولما قال المصطفى صلى الله عليه و سلم ادوم النصيحه فهموا ان النصيحه لها مكان عظيم في هذا الدين فاحبوا ان يعلموا لمن تكون فقال لله فالنصيحه لله جل و علا اخلاص العباده له تعظيم شرعه الاهتمام بكتابه الكريم ق ر ا ع ة وتدبرا وعملا ب ه وتعليما ف ه ح ب الله ا ل م ت ي ن النصيحه لله جل وعلا تعظيم ش ر ي ع ه والحرص على تحقيق مقاصد هذه ا ل ش ر ي ع ة ا ل ع ظ ي م ة في ه د ا ي ة البشر و إ ص ل ا ح أ م و ر دينهم ودنياهم وتسهيل أ س ب ا ب سعادتهم وتوفير امرهم ليتمكنوا من ع ب ا د ة الله و إ خ ل ا ص ه ا ل و ج ه الكريم ا ل ن ص ي ح ة لله ان لا يقدم الانسان على أ م ر الله جل وعلا شيئا إ ذ ا تعارض مراد النفس و ا ل أ ه ل والولد مع مراد الله جل وعلا ف ا ل س ع ا د ة ب ا ل أ خ ي ر م ا اراد الله سبحانه وتعالى ا ل ن ص ي ح ة لكتاب الله سبحانه وتعالى العنايه به وتعليمه والعمل بمحكمه والاهتمام ب إ ش ا ع ت ه بين الناس خيركم من تعلم ا ل ق ر آ ن وعلمه فيه اسباب ا ل س ع ا د ة وتحقيق رضوى النفس و ا ط ن ا ن ه ا والفوز بما اعده الله جل وعلا في ذلك رامته هذا ا ل ق ر آ ن العظيم الذي لا ياتيه ب ا ط ل من ي ن يديه ولا من خلفه من جعله ا م ا م ا له فاتبعه و ا ع ت م ر باوامره وانتهى عن نواهيه وتلذذ بتلاوته واكثر من ذلك وامر بيته بقراءته يبتغي بذلك وجه الله والدار الاخره فهو بحول الله سوف يفلح لانه لا يفعل ذلك الا اهل الايمان والله يقول ان الله يدافع عن الذين آ م ن و ا واذا الله دافع عن عبد او قوم او أ م ه وقد اخذوا باسباب دفاعه عنهم فما غالب لهم باذن الله تعالى النصيحه لكتاب الله جل وعلا ان يجعل الحكم بين الناس و ن الرجوع اليه والورود عليه والصدور عنه في كل ما يحتاجه العباد فان القران العظيم و سنه محمد صلى الله عليه و سلم فيهما كل ما يحتاجه الخلق تحقيق مصالح الدنيا وتحقيق مصالح ا ل ا خ ر ة واذا وجدنا نقصا عندنا او من حولنا ف إ ن ن ا ا ت و ا بعدم تحقيق النص لكتاب الله جل وعلا ا ل ن ص ي ح ة لله ولكتابه هذا ا ل ق ر آ ن العظيم الذي من تلاه ولو لم يفهم معانيه كتاب ويحصل على اجر عظيم والنبي عليه افضل ا ل ص ل ا ة والتسليم يقول لقارئ ا ل ق ر آ ن له بكل حرف عشر حسنات ثم يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا اقول الف حرف لا اقول الف جن حرف ولكن الف الحرف ولام الحرف و م ن الحرف فاذا ايها المسلم اذا احتسبت و ق ر أ ت سوره نوى القران ا ن الخلفيه من الحروف ف إ ذ ا فعلت ذلك تبتغي بذلك وجه الله جل وعلا والدار ا ل ا خ ر ة ف إ ن ك لا تنتين قراءتها إ ل ا وقد كنت من المقنطرين في تحقيق الحسنات وفي ذلك من الفوز والخير ا ل ع و ي م و ا ل ت ج ا ر ة ا ل ر ا ب ح ة ما لا يحصيه إ ل ا الله جل وعلا ولكننا نبخل على انفسنا ت ش غ ل ن الشواغل ي أ ت ي الواحد الى بيته ف ي ش غ ل بكذا وبكذا وفي طريقه وفي عمله و ق ب ل ي أ ت ي الى المسجد الا ما قد ذهب جزء كبير من انتظار ا ل ص ل ا ة حتى ي خ ا ل لا يدك ش ف ح ي ة المسجد و ا ل ر ا ت ب ة والمطالب ا ل ع ا ل ي ة والارباح ا ل ع ظ ي م ة تحتاج الى همم ع ا ل ي ة وارادات جازمه و إ ي م ا ن لنا عند الله و ر غ ب ة في ت ح ق ي ق المراد من الله جل وعلا فالخير كل ه من الله جل وعلا وهو سبحانه وتعالى غني كريم جواد وجوده لا يتلاها وعطاياه لا تقض عند حد و إ ن م ا نحن الذين نحول دون شيء كثير من خير الله جل وعلا لله ولكتابه ولرسوله كيف تكون ن ص ي ح ه لله ولكتابه ورسوله لله بالعياده ا ل ص ا د ق ة ولكتابه ب ا ل ع ن ا ي ة به ق ر ا ء ة وتدبرا وعملا بما دل عليه و ا ل ن ص ي ح ة لرسوله محبته ا ل ص ا د ق ة التي تقتضي حسن ا ل م ت ا ب ع ة وتعليم شريعته والدعوه إ ل ى هذه المله واشاعه سنته صلى الله عليه وسلم بين الناس النصيحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان بانه مات وممات وقد كمل الدين وبين ّ للناس اصول دينهم وفروعه وتركهم على طريق واضح لا تعثر فيه ولا انعطاف ولا الغنى وانما هو صراط مستقيم ا ل ن ص ي ح ة ل رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يكون أ ح ب إ ل ى ا ل واحد من ا ل ن ا س يا جماعه من ا ل أ ه ل ومن ا ا ل ء و النفس ف إ ن عمر رضي الله عنه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ا ن ت أ ح ب إ ل ي ه ل ا ن ت أ ح ب رؤيا من كل أ ح د إ ل ا من نفسي قال ا ل و ه م نفسك ن قال ا ل آ ه إ ن ك الله لا احب رؤيا من نفسي قال ا ل آ ه عمر أ ي انصحهم كمود و إ ذ ا صح ود من العبد لربه جل وعلا ط ا ع ة و إ ذ ا صح ود من العبد لنبي الله صلى الله عليه وسلم أ ح ب ه والحب النافع الذي يقتوي أ ن لا تخالف محظوظك ولا تعطل اوامره ولا تصد عن سنته و أ ن تحب من أ ح ب ه م وقد أ ح ب أ ص ح ا ب ه رضي الله عنهم وحث على ذلك صلى الله عليه وسلم ما دام أ ن ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن وتذوق هذه ا ل ح ل ا و ة إ ن م ا يتحقق بحب الله جل وعلا وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب المؤمنين و أ ن يحب ا ل م ر أ ة يحبه ا ل م ا ئ ل ه و أ ن يكره أ ن يعود في الكفر أ و أ ن يعود في المعاصي إ ن كان عليها وتاكد كما يكره أ ن يوقف النار وحري واحد وحري بكل ان يحرص على أ ن يتذوق ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن للايمان ح ل ا و ة لكن ل ا كل يدرك هذه الحلاوه انه يدرك طعمها ويترنم بمذاقها من صدق في تطلبها واعتنى بذلك ب إ خ ل ا ص ا ل ع ب ا د ة لخالقه وتعظيم شريعته والاهتمام بكتاب الله جل وعلا وصدق محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ت خ ت ف ي صادق ا ل م ت ا ب ع ة وهو المعلوم أ ن حب الله لا يكون إ ل ا ب م ت ا ب ع ة رسول الله يقول الله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني حبيبكم اي لا صدق و ل ى حب الله إ ل ا ب ا ت ب ا ع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أ ن تحقق ت محبه رسول الله صلوات الله و س ل م ه عليه إ ل ا بصدق متابعته بطاعته ب ك ل ما يامر به بالانتهاء عن كل ما ينهى عنه ولذلك فسر م ع ن ا ش ه ا د ة أ ن محمدا رسول الله ل أ ن ه ا طاعته فيما امر اي طاعه رسول الله صلى ا ل ل ه وسلم طاعته فيما أ م ر وتصديقه فيما أ خ ب ر فهو لا ينطق عن الهوى قوله كله صدق صلوات الله و س ل م عليه وتصديقه فيما أ خ ب ر وان لا يعبد الله إ ل ا بمن شرع لماذا لان الله يقول اليوم ا ك ب ل ت لكم دينكم فقد اكمل الله الدين في حياه رسوله ورسوله يقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد أ ي مردود عليه وفي حديث ما نحدث في امرنا هذا ما ليس مفهو رد كما في حديثها ايش ا خ ا ل ص ر ي ف م ح ب ة صلى الله عليه وسلم تحتوي ا ل إ ي م ا ن بهذه ا ل أ م و ر ب أ ن ه صادق في كل ما قال و أ ن عوامره و ا ج ب ة على كل قاد على ا ل ق ي و بها و أ ن الانتهى عما نهى عنه حكم على كل مسلم و أ ج ل س في باب ا ل أ و ا م ر في ا ل س ا ع ة يفعلون ما يستطيعون و في باب ا ل ن و ا ه ي لا ع ذ ر ل أ ح د يقول عليه أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة و التسليم إ ذ ا أ م ر ت ك م ب أ م ر ف أ ت و ا منه ما استطعتم و إ ذ ا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه إ ن الهياف لا يغذى ا ل إ ن س ا ن بان يقول فعلتها لان لا استطيع تركها وعملا عمر فقد يستطيع هذا ما لا يستطيع ذ ا ك وله ا ل جلاله و يقول فتق الله ا س ت ط ع ت م ويقول لا يكلم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يهدي سنتي التي غفل عنها كثير من الناس وربما قراها كثير دون العمل بها واذا لم يعمل بها لم نكن ناصحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتاج ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا بلغه الخبر عن سيد البشر فيه ا ل أ م ر أ ن يكون سمعنا واطعنا وإذا, أن واذا كان فيه الترغيب يتمنى ان يتحقق له ما رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيحه لله و ل ك ت ا ب ه ولرسوله و ل أ ع ي ن المسلمين ع م ة المسلمين كل من وله الله أ م ر ا من امر عباد الله ف ا ل ن ص ي ح ة له و ا ج ب ة كما أ ن ا ل ن ص ي ح ة و ا ج ب ة لكل مسلم لكن تختلف ا ل ن ص ي ح ة ب ا خ ت ل ا ف أ ث ر ه ا ف ا ل ن ص ي ح ة ل و ل ا ة الامر بدوال الحق لهم وحثهم على ا ل ا خ ي ر ن ه و ا ل الشر وتحذيره من سلوك سبيله وتخويفه من الوقوع في ذلك و ا ل م ن ا س ح ة ا ل ص ا د ق ة ي ك و ن الانسان عبد المسيح وان يدعو لهم بالصلاح و ا ل ا س ت ق ا م ة وتعويم الشرع واجلال شعائر الدين و ن ص ر ة الحق و أ ه ل ه واذلال الباطل و أ ه ل ه ودعا لهم أ ن يتصلهم بالغيره على حرمات الله فيم الدعاء لمن ت و ن ى أ م ر ا صغر ذلك ا ل أ م ر أ و كبر من مصالح العباد والواجب على كل مسلم أ ن يهتم بتحقيق مصالح المسلمين إ ذ ا لم يستطع فعلا يفعله فلا يعجز عن الدعاء ف ان الدعاء من اعظم الاسباب التي تتحقق بها المطالب لمن وفقه الله و ا ل ن ص ي ح ة لعامه المسلمين فعل م ج ا ه ل ه م حسن ا ل ق د ر ة وارشاد غافلهم وغافلهم ت ي وغالهم ر و ب ر ل ا ل م ش و ر ة لمن استشارك منهم أ ن تؤدي الحقوق التي جعلها الله جل وعلا في هذا الدين للمسلمين أ ن ترد السلام عليهم أ ن تردعهم اذا ل ق ت ه م بالسلام ما أ م ك ن ك أ ن تلقاهم بوجه ط ن ق أ ن تتجنب الازدراء والاستخبار والاحتقار أ ن تكون رفيقا في تعاملك معهم أ ن تفرح إ ذ ا ش ع ر ت ب أ ن ه ل ا ل ه م خير أ و اندفع عنهم شر ل أ ن المؤمن س لا يؤمن حتى يحب ل أ خ ي ه ما يحب لنفسه ولو ان المسلمين أ ق ا م و ا امر ا ل ن ص ي ح ة وتثامروا في ذله ا وتعاونوا فيما بينهم وكانوا في ذلك كله ي ب ت و ن و ج ل الله والدار ا ل ا خ ر ة فتحقق لهم بذلك الشيء العظيم ما دام أ ن المسلم اخ المسلم فشان ب أ ن اخ المسلم أ ن يكون نافقا ل أ خ ي ه فرحا بما يحصل ل أ خ ي ه من الخير يحزن لاصابته ضراء و يسر و يرتاح و يسعد لادرك أ خ و ه سرا يتعلم من ي ص ي ب المسلمين في أ ي بلد من بلادهم من لاواء و ش د ة او اعتداء وظلم او حوادث فاحدث مما يقويه الله جل وعلا ويدبره وهو مدبر لهذا الكون سبحانه وتعالى لانه من شان المسلم انه حقق م ق و ل ة المصطفى صلى الله عليه وسلم المسلمون في توادهم و ت ر ا ح ل ه م ك الجسد الواحد اذا اشتكى م ه عضو فدعانه س ا ر الجسد بالسهر و ا ل ق م ة ف إ ذ ا وجد غفله عن هذا دل ذلك على ضعف إ ي م ا ن ا ل إ ن س ا ن فكلما كان المسلم مهتما باخوانه حريصا عليهم محبا للخير لهم كلما دل ذلك على ق و ة إ ي م ا ن ه وكلما كان غافلا عنهم لا يؤمنه ل ويؤمنهم ل ولا يصره ما يصرهم له محتاج سهل م الى اله ا ل أ ن قلبه قد مرض والقلب إ ذ ا صلح صلح الجسد كله و إ ذ ا فسد فسد الجسد كله كما قال ذلك الصادق المسبوق صلى الله عليه وسلم في حديث ما بين من الحلال والحرام إ ل ى أ ن قال أ ن ا و ا ن في ا ل جسد الرضا إ ذ ا ص ل ح ت س ل ح ت ج سدوك و إ ذ ا فسدت فسدوك ج س ل ه أ ل ا و هيا ل ق ل ب فهذا ا ل ق ل ب إ ذ ا مره ض ع ف ت ا ل ح و ا س و ا ل جارح و انا ه ي ر و ر ش ت فشر ي ا ل سيطاره جيدا و ج ي ش ا و ي غ د ى فهذا يغرى ف ه و ا يغرى ف ه و ا غ ر ا ء ه ذ ا غ ر ى فهذا يغرى فهذا يغرى فهذا يغرى ف ذ ا يغرى فهذا يغرى فهذا ع غ ا ل ل ه جل و ع ل ا ومن ت ف ك ر ف ي ا ل غ ر و ب ليتوب م ن ه ا فان الاكثار من الاسترهار في كل مجلس لا سيما عند القيام منه والاكثار من التوبه في كل مجلس مما ينعش القلب ويقوي فيه الامال واذا قوي القلب قويت الحواس الخيره ونشطت والمسلم محتاج دائما وابدا الى ان يقوي عوامل الخير في نفسه والاكثار من الذكر له ش أ ن ه فان الله يقول انا بذكر الله تطمئن القلوب والله امر عباده بان يذكر الله ذكرا كثيرا وجعل الله جل وعلا في ا ل ا م ث ا ر خيرا عظيما واخبر النبي صلى الله عليه وسلم باثارها في امر الدنيا و ا ل ا خ ر ة فاسال الله جمله وعلاه باسمائه وصفاته الذي جمعنا في هذا المكان المبارك على رغم موعد ان لا يجعل هذا اخر اللقاء و ان يحسن عاقبتنا في امورنا كلها و ان يصلح لنا امرنا في ديننا و دنيانا و ان يعز دينه و يعلي كلمته و ينصر اولياءه و يقبل اعناءه و ان يرينا في الطغاه الظالمين المجرمين الكثره المعتدين عجائب قدرته نساله جل وعلا ان يحقق الامر والامان للمسلمين في, في كل مكان ونحر هذه المملكه ويصونها عن كل بلاء وفتنه ويبدع عنها كل, شراء كل شر وبليه وان يوفقها للقيام بامر الله واعلاء كلمه الله ونصره الحق و ق ا ل البعثه اساله ب أ س م ا ء ان يصلحنا جميعا ويصلح ولاه امرنا ويهديهم وينفع بهم البلاد و العباد و أ يعظم في نفوسهم ش أ ن ا ل س ر ي ع ة و نصره لله و اعلاء الامر بالمعروف و ا ن ه ي عن المنكر و إ ذ ل ا ل الباطل و أ ن يكون ذلك منهم ابتغاء مرضاه الله و أ ن يصيبهم جل وعلا بمنه و كرمه ب ا ل ت ف ب ي ت و النصر و التاويل و ا ل ا ع ا ن ة و قبول العمل الصالح و التجاوز ع ن السيئات ويصدق ذنوبهم على الحق ويجعلهم انصار ا للحق والهدى اعداء للباكر واهله كما ن س أ ل ه جل وعلا ان يحقق لغلاف المسلمين في كل مكان الامن والامال وان يزيح عنه العدوان في كل مكان ان يزيح اليهود الظالمين المجرمين عن فلسطين وان يزيح خلفاء الشيطان في العراق عن العراق وان يجعلا ذلكا لهم ذحرا ونستجير و وعزا ر ا ه م ل إ ل عاجل آجل اللهم يا إلهنا ومولانا ا يا إنا م ورسمين غير س ن لك ونستعينك و ن س ت غ ي ك و ن س أ ل ك ب أ س م ا ئ ك وصفاتك أ ن تحقق ل ا م ة محمد الرجوع الصحيح إ ل ى دينك ونصر بعد ذلك على اعدائك وأن و ان ل ع الدين ونصر ترينا ا الدنيا حسنة. في ل وفي وقنا النار عاجلا غير عاجل باطلاع ن هذه الوهمه وزوال هذه الفتنه وكانت الشر عاجلا غير عاجل في كل مكان من بلاد ا ل إ س ل ا م و أ ن يكون م ح ل ذ ل ك كله انتصار الحق وتعليم الشريعه انتصار ع ل و م ه ا على العلوم ا ل ب ا ط ن ة إ ن ك مجد ا ل ج ا د سبحانك لا إ ل ه إ ل ا انت ولا حول ولا ق و ة إ ل الا ذك وآخر دعوانا د بالعالمين وصلى الله على م ب ي ن ا محمد و ل و ص ع ب ه وسلم تسليما كثيرا أ ح س ن الله إ ل ي ك م وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ا ل أ ح ي ا ء منهم والاموات هذا س ا ئ ر يقول ي س أ ل حذركم الله عن ك ي ف ي ة ز ي ا ر ة المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم وهل يجوز قصد ز ي ا ر ة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله لا الرحال عليه وسلم لا تشد إلا إذ مساجد يقول المسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد ا ل أ ق ص ى وقد اخبر صلى الله عليه وسلم أ ن ا ل ص ل ا ة في هذا المسجد ب أ ل ف ص ل ا ة في م س و ر ة إ ل ا المسجد الحرام ا ل ص ل ا ة فيه ب م ا ئ ة في هذا المسجد و ا ل ص ل ا ة في المسجد ا ل أ ق ص ى ب خ م س م ا ئ ة ص ل ا ة فنسال الله ان يسر المسلمين ا ل ص ل ا ة في المسجد ا ل أ ق ص ى عاجل غير اجل <تصفيق> ثم إ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا جاء ا ل م د ي ن ة ي ش ر ع له زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقدري صاحبيه رضي الله عنهما وعراهما وينبغي ل م س ل م إ ذ ا أ ه م بزياره ا ل م د ي ن ة أ ن ينظر إ ل ى ما أ م ر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ف إ ن ه لن يقل الزياره لقبري أ و قبر غيري إ ن م ا قال لا تشد الرحال إ ل ا ان و ف ك ه مساجد ا ل م س ج د السابق أ ص ا ر ه م شد الرحال على ا ل إ ذ ل ومثل ا ل آ ن وسائل النقل لا ينشر ا ل إ ن س ا ن سفرا ل أ ي موقع في ا ل أ ر ض إ ل ا لهذا المسجد أ و المسجد الحرام أ و المسجد ا ل أ ق ص ى و ي م ن ل ذ ل ك ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد و إ ذ ا ر ص ل المسجد سفر له وتوسر أن ي ز و ر قبر ا ل ن ب ي صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل ويجمل ل م ب ا إ ن س ا ن إ ذ ا ك اشياء اخرى في ه ذ المسجد و إ ج ل ا ل ا ل م و ق ف وأن ي ت ت ع د عنها ا ل ل ك ل ا م جمال ورفع الصوت داعي ل هناك ف إ عمر ب اشياء ل ا خ ر أ م ي ر ا ل م ؤ م ن ي ن رضي السنه ل ه التي ت ع ا ه م فسألهم هما مكان فأخبرهم بيت قال ج عرفت م ب أ ع ا ا ن ي و من افعال م السنة التي ع ر ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم لا ي أ ت ي أ ح د بعدهم أ ع ر ف بقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أ ح س ن إ ج ل ا ل ا منهم له ف إ ن ه م رضي الله عنهم أ ع ر ف بحقه واقوم به و أ ع ل م بما يحبه صلى الله عليه وسلم فكان أ ح د ه م إ ذ ا جاء ا ل ز ي ا ر ة لا يزيد عن أ ن يقول السلام عليك يا رسول الله ثم يتحول الى قبر الصديق فيقول السلام عليك يا ابا بكر او يا خ ل ي ف ة رسول الله ثم يتحول الى قبر عمر ونعم فيقول السلام عليك يا ابا ب م ر ويزيد عن ذلك لكن لا حرج لو زاد الانسان اشهد انك ظنت ا ل ر س ا ل ة و ا ب ت ا ل ع م ا ن ة ونصحح في ا ل ا م ة فلا حرج في ذلك الا ان ا ل ا ق ت د ا ء ب ا ل ص ح ا ب ة اولى من اختراع الفاضل ولحظه وقد قال عليه ا ل ص ل ا ة والتسليم لا ت ت ر و ن ي كما اثرت النصارى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وكان العلماء يكرهون الدعاء عند القبر لكن من اراد ان يدعو فليذهب الى العمام ويتوجه ل ل ق ب ل ة فان القبله هي ج ه ة الدعاء اما ان يقف عند القضاء ولد او ف إ ن هذا ليس من السنه نعم س ا ع ل يقول ما حكم المرور من أ م ا م ا ل م ص ل ي ن و خ ا ص ة في الحرم المكي والحرم المدني الذي جاء عن ن ب ي الله صلى الله عليه وسلم من النبي ان يستطيع حكم ن ا ل ن ا س ولا موضع من المواضع فلاسفل له لكن اذا كان الناس بازدحام ولو منع المار لتضرر الناس مش ش ب ي ع ه ا ل ع ظ ي م ة ا ل ه ا م ة ا ل ش ا م ل ة جاءت بدفع الضرر عن عباد الله ف ر ا حرج ان شاء الله لكن لا يحل لمن وجد طريقا يذهب معه ان يتركه ا لمر ي بين يدي المصلي فيما صلى الله عليه وسلم في هذا ا ل ع م ر كما في حديث ابي هريره وعمره لو يعلم ا ل م ا ر بين يدي المصلي ماذا عليه لكان يقف سبعين خ يوما ا الله هرانه ل قلع يدي سبعين ي فقال ع ب ي ت نسي القول لكن لو كانت سبعين د ق ي ق ة فتركه اولى ترك المرور واما الذي يغالب لامر ف أ خ ب ر النبي انه شيطان اما في ح ا ل الزحام الشديد في م ك ة في الحرم او في هذا المسجد مبارك ا ل ع ي و ن ل اذا كان الزحام يمنع منا خروج الله على ي م ر يدي احد فان شاء الله لا حرج ولا يضر يدي المصلين لأنه لا أتذكر مدى الصحة لكنه الواحد لا يغلب على لأنه, لأنه أتذكر لا. أنه عن ظني من المقال صلاة مدى م صحيح حدث في في س ه ذ ا تعبد أ ل ف ف صلاة إلا الحرام مسجد يقول فسي ي ى مسجد انه ل س ل اشترى أ ر ض ا بالتقسيد على م د ة ثلاث سنوات وتم الاتفاق على ا ل إ ف ر ا غ مع آ خ ر قصد ع ل م السؤال انه سنة بقي ف ت انتهاء ر ة الاقصاد هل يقول ج و و ز بيع الارض ن ل الملكية من البائع الاصلي الى المشتري الجديد ثم بعد ذلك يأخذ البائع الاصلي ما بقي عليه من الاقصاد من ثم ما من يأخذ بقي بعد ا ل انه ل ل السؤال يقول ه تصور ا اشترى ارضا بالتكتيك على م د ة ثلاث سنوات وتم الاتفاق على الافراغ مع اخر قصد علما انه بقي س ن ة ل ف ت ر ة انتهاء الاقصاد السؤال هل يجوز بيع الارض ونقل ا ل م ل ك ي ة من البائع الاصلي الى المشتري الجديد ثم بعد ذلك ي أ خ ذ البائع الاصلي ما بقي علي من الاقصاد للمشتري ا ل أ و ل أ ح س ن ا ل ل إليك ه سأل يقول اذا ر أ ي ت من فعل فعلا فيه إ ه ا ن ة للمصحف هل يجوز أ ن أ ن ك ر عليه و أ ق و ل ومن يعظم شعائر الله ف إ ن ه ا من تقوى القلوب لا أ د ر ي كيف هذه ي يقرأ ا ل ا ه ا ن ة قد ر ا ه الاخر اذا وضعه فوق اخذه يسجد انها اهانه فما وجدت من شيء تراه ي ه ا ن ه وعندك عليه دليل نص في الموضع و فتنفر عليه ذ ا اهان رادع اتنكى السجود قد هو من مصحف وضقت وقد ك امسكه حتى لا ي أ خ ذ ه غيره فلا يظهر هذا الشيء نعم سالم يقول ما حكم ص ل ا ة من كان مريضا ولا يستطيع أ ن يتحكم في ريحه و ك ف ر ت ه ل د ر ج ة أ ن ه قد يتوضا وقبل أ ن يخرج يحدث منه هذا ا ل أ م ر هذا حكم, حكم من به سلس البول يتوضا لكل صلاه ة ثم يظهر ه ما حصل من ناقض كان يصوم ستلاقى الريح لا استطيع ا ل تحكم بها كان ل يستطيع التحكم بالغول فيما يتوضا ل ص ل ا ة في م ح ا ن ه وقتها ثم يصلي بهذا الوضوء الفريضه ونوافذ ا ل السابق ة لها ونوافذ ا ل ا ل ت ا ر ي ة علىها ولو كان قدر يجد الناقه عند الله احسن الله اليكم في حديث ا ل رسول صلى الله علي ه وسلم ا ل م د ي ن ة حرم من عين إ ل ى ثور من أ ح د ث في ه ا حدث الى آ خ ر الحديث مل ا ا م ق ص و د ب ا ل ح د ث وهل يدخل في ه ا ل ك ا ذ ب و ا ل س ا ر ى ل ي ن ك ا خ ى هل م ك اخرى هل ي م ن ك اخرى هل ي م ك اخرى ه ي م ن ت ا ى ه ي م ا ح ر و ت ه اخرى هل ي م ك اخرى هل ي ا ل ي م د اخرى هل ي ن ك ا ل م ك ا ل ي ن ك ا خ ل م و ن ا وجود كذب أ و شيء من ذلك فلا وجد حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس س أ ل <تصفيق> ل ي ك س أ ل م عن اذا انه إ ذ ا ف ا ت ت ا ل تكبيرات من تكبيرات ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة فكيف يقضيها إ ذ ا سلم ا ل إ م ا م فتكبر وتقصر ا ل ى الساغب وكل تكبيره فلو رجعت ا ل ج ن ا ز ة في الحال فتسلم و ل ن تكون ا ك م ل ي التكبيرات、ما. أحسن الله إليكم سؤال ي س أ ل هل من ن ص ي ح ة توجهونها ل أ و ل ي ا ء ا ل أ م و ر فيما يخص في تساهلهم في شراء ملابس م ت ب ر ج ة لبناتهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيح كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الرجل ر ا ع اليوم راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته والمراه راعيه في بيتها وسوره رعيتها والخادم راع في والي سيده ومسؤول عن رعيته فالاباء والامهات وانه سلطان على اهل البيت يجب عليه ان يكف عنهم الشر ب ق ض ر ا س ت ط ا ع ت ه و ع ن ي معهم ن ما يقومون بهذا ا ل ش ر وعنو ي ح ل ه معهم عرفتهم ب ا ل ا ل ب س ة ا ل س ا ك ر ة ومعهم ي ن من ا ر قبل ا ان ل الالبسة التي تسكر ثم ي ا ن الناس ب ا ل ا ع ت د ا ل في ش ر ا ء ا ل منافسه ا و غ ي ش ر ا ء ا ل م ن ا ب وغيرها و ا ل ف ر ج و غ ي ر ذلك مما لا يحبه الله جل وعلا وفي يوم من اضاعه عليه وسلم علي المال نعم أ ح س ن ا ل ل ل ه إ يقول ك م سائل ي إ ذ ا قمت ل ر ك ع ة ث ا ل ث ة في ا ل س ن ة ا ل ر ا ت ب ة ل ص ل ا ة المغرب فهل أ ر ج ع أ م أ ك م ل ركعه نعم ترجع وتصل للسهو س ا ئ ل ي س أ ل عن حكم التبرع ب ا ل أ ع ض ا ء ه ذ ه م ا ل م ر ن ان تتعلم ا تتعلم ا ت ت ع ل ا ع ل ا ع ل م ان ت ان ع ل م ان ع ل م ان ت ت ان ت ان ت ت ان ت ت ا ل م ان ت ل م ان ت م ان تتعلم ان ت ت ع ل ن ع ل م ان ت ت ع م ن ع ل م ان تتعلم ان ت ت ع ل ان ت ي ع ل ان تتعلم ان ت ت ان ت ع ل ان ت ت ل م ان ت ت ان تتعلم ان تتعلم ان م ان ن ت ع نقله والاستفاده من بعد موته فلا حرج وصدر بذلك قراءه اكثر من ا ل موت وغلما وفي شيء خلاف فبعضهم يقول لا ب أ س بشرط ان يكون لمسلم في البلاد ا ل ا س ل ا م ي ة وان لا يكون من المسلم لكافر احسن الله اليكم س ا ل يقول هل هناك س ن ة م ع ي ن ة في شرب ماء زمزم النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شاء الله وماء زمزم طعام وطعم وشفاء وسقم وكان السلف يعتنون عند شرب ه ب ا ل م طالب فمنهم من يشربه ي ص د ع ربه ان يكون هذا ل ض م ى يوم ي العرض ا ل أ ك ب ر ومنهم من يسربه يسرى ربه ان يبلغ د ر ج ة في العلم كذا وكذا فتختلف مقاصد الناس و ر ا د ا ت ه م يروون عبد الله بن مبارك رحمه الله عليه لما شرب ذكر الحديث بسنده إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لما ش ر ب ه ا يوم الغمى ا ل أ ك ب ر ويك ا ن الحافظ م ن حجر أ ن ه لما شرب زمزم دعا ربه ان يبلغ د ر ج ة الحافه الذهبي سلس أحسن لهم مطالب الله إليكم هل يدخل من بنى قصر أفراح في العلم ا انه يقام فالناس غير ا د نؤكد له ذ ي ل النعنى ي مطالب ك ن ل م أ ق ا م قصر أ ف ر ا ح وهو يعلم أ ن ه ا ستعلن فيه المنكرات فلا شك أ ن ه آ ث م ل أ ن من هيا السبيل من صور الشر و اعان عليها كان شريكا لمن ف ع ل الشر ح سؤال ل ل ه يسال ك م يسأل عن حكم الاتجار ب ا ل أ س ه م مثل ش ر ك ة الكهرباء و غيرها هل هذا جائز أ م ا الشركات ذات الاموال ا ل ع ي ن ي ة كالكهرباء او سابق ك ا ل و ا ن سابق وعدو قال فيها شيء اخر لان في الكهرباء وغيرها اذا علم انها لا تتعامل باللغه مع البنوك لا تدع و اموالها و ت أ خ ذ عليها ارباحا رضويه لا ت ا ق ذ ذلك فلا حرج لانها ش ر ك ة ذاتو اموال ا ل ع ي ن ي ة أ ح س ن ا ل ل ل ه إ ي ك ما س ل يقول ما حكم الراتب الذي يحصل عليه الموظف من البنوك ا ل ر ب و ي ة اما اذا كان يعمل في البنك موظفا لكن لا يكتب ع ق د الربا ولا يشهد عليها فلا حرج و م ج د عمل تطيب نفسه جهد ولكن أ ف ض وعما من ا يقول ك ت ب ع لك ان ا ل ي صلى الله عليه و س ل م قال لعن لعن لعن الله الربا لعن لعن الله ع ق د الربا و ل لك ان ه المسلم يحل يقول ا لك ا صلى المسلم ل عليه ل ه و س سأل يقول أ ح د ا ل أ خ و ا ن يوجه ويطلب م سماحتكم أ ن توجهون ن ص ي ح ة لمن يستعد في هذه ا ل أ ي ا م للسفر إ ل ى بلاد الكفر والتي يكثر فيها التحلل والمعاصي أ ر ى أ ن ه لا يجوز للمسلم أ ن يسافر إ ل ى بلاد الكفر إ ل ى أ ي د و ل ة ك ا ف ر ة إ ل ا في أ م ر ضروري تقتضيه ا ل ض ر و ر ة ومن سوى ذلك فلا يحل الا ما كان من سفر ل ل د ع و ة الى الله وكان صادقا فيما يريد او كان لتجاره يتجه ويعود مسرعا او ي ق ل ل ع م ل تكلفه به ا ل س ل ط ة او لمرض لا يجب علاجه الا في تلك البلاد او تحصيل علم المسلمون محتاجون اليه ولا ي جهده الا في تلك البلاد إ ذ ا وثق بانه سوف يقدر على ا ل م ح ا ف ظ ة على دينه أ م ا ان يسافر ل ل ن ز ه كما يقول و ا ل ا ط ل ا ع على الناس فهذا س ف ر غير مبارك وهو إذا هو محرم إ ل ا فيما اشير غ ي ر م ن الاستثناءات الواجب على المسلم أ ن يحرص على الابتعاد عن د ل ا د الطفل إ ل ا إ ذ ا كان سيصل إ ل ى منافع ا ل إ س ل ا م من نشر لهذا الدين و د ع و ة إ ل ي ه ف ض و مزايا هذا الدين و ع ث ر ه على الخلق في حاضرهم و مستقبلهم أحسن الله ل إ ي ك س ا ئ ل يسأل عن حكم ق ر ا ء ة س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة في ا ل ص ل ا ة ا ل ج ه ر ي ة بالنسبه ة الخلافية للمأمون السائل التي خدم ف ي ا ا للماموم ا هنا عم الراجحة ن حيث الزليل قراءتها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلى وجوب يقول تلي فين وسلم يقرأ بفاتحة الكتاب ويقول ايها الصلاه لم ي ق ر أ فيها بفاتحه الكتاب فهي خ د ا ج و الحديث الاخر ان الله يقول قسمت ا ل ص ل ا ة بيني وبين عبدي للصير و لعبدي ما فعل اذا قال عبدي الحمد لله قال الله حمدا لعبدي الى اخره فكان الصلاه الفاتحه لهذا الحديث الصحيح لكن قول ا ل ذ ي صلى الله عليه و سلم أ ي م ا صلاه لم ي ق ر أ فيها ب ف ا ت ح ة الكتاب فيا خداج يدل على أ ن ه ا غير ب ا ط ل ة و أ ن قولها ص ل ا ة ي ع ن ي ذا ص ل ا ة ك ا م ل ة ل أ ن ك ل م ة الخداج ه ي النقص ف إ ذ ا لم تكن ب ا ط ل ة فالامر اخف ولذا في نصره خلاف بينها العلم فله معروف مذهب الشيخ ر ب الله عنه وهو رواه البخاري غ ر ؤ ي ه ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة والنصوص معهم ليس هناك حديث صحيح لا مجال لرده صريح في عدم وجوب ق ر ا ء ة الفاتحه ة احسن الله إ ل ي ك م هل يجوز هل يجوز التحذير من أ ه ل البدع و أ ص ح ا ب المنكرات وهل تعتبر غ ي ب ة لهم أو. هل يعتبر التحذير من اهل البدع غ ي ب ة لهم لا بل نصف لله و ر س و ل ه ولعباد الله لان م ج ا ل س ة اهل البدع سبب من اسباب الرضا ا ل ب د ع ة وربما ان تحصل العدوى والوقايه امر مهم لا أ ح س ن ا ل ل ل ه إ يسال ك م يسأل عن حكم غول ا ل ه ر ة وروثها هل هو نجس أ م طاهر هو نجس و إ ن م ا ا ل خ ل ا ر فيما يتعلق ب ن ع ا ب ا ل ه ر ة و أ م ا غولها فهو نجس لا يعلم احد منها العلم ا ل بعدم نجاسه إليكم يقول ارجو ان تبين لنا كيف يكون الكافر معاهدا وهل اذا كان الكافر يعمل عند احد المسلمين او في مستشفى او م ؤ س س ة يكون مستاما قمنا لغلب المعتبرها الآن في ولا يحل ل أ ح د التعدي عليه والواجب على كل مسلم الا ينفذ ل ن ف س منفذ ص المتصرف او المانع أن من دخول الكافر ا ل ل ا س م ي اذا د خ ل ا ل م ك ا ل بلده الاسلامي ولو ا ل ز ي ا ر ة لهذا الولد او للقيام بعمل ل ل د و ل ة التي اتى اليها او ل أ ح د افراد الناس او يعمل ل د و ل ة ه وغادره ا ل د و ل ة فهو في هذه ا ل ح ا ل ة في حاله ع س ن ه لا يحل التعدي عليه لا بد من ا ل ب ص ي ر ة في الدين لا بد للانسان ان يعرف مقاصد ا ل ش ر ي ع ة لا بد أ ن يرجح ع العلم إلى أهل、العين. لا أ س ن ا ل ل عليكم يقول ه م اهل حكم التخلف في ذ ه ا ب ل العلم د ا م ب طلب ا ا ر ك ة لأجل ل وخاصة العقيدة والابتعاد عن الفتن الموجود العقيدة الفتن علما أنه لا يحمل إقامة لها البقاء رسمية بلده يحمل عن في أنه إذن سوى س ل حرج ولا شك أ ن كل داخل ل أ ي بلد أ ن عليه أ ن يتقيد بانظمتها وتعليماتها ف إ ذ ا كانت بلدا اسلاميا يتكلم لك زاد العمر قوه ف ي ن غ ي للمسلم الذي يحب أ ن يبقى في البلد أن يصعى و ا ل سؤال ل أ يسال ل عن حكم البيع بنظام ا ل إ ي ج ا ر المنتهي بالتمليك للسيارات هذه الموصلة كبار ربما العالم فيهوة بحظة فيهو وصدر قرار من هو كبر العلماء بعدم جواز هذا العقد ولا شك ان هذا القرار الذي صدر من كبر العلماء هو الرأي الراجح أ ي ل ر ا وما سواه مرجوح س ن ا ل ل ل ه يسال ك م ئ يسأل عن حكم الاخذ من ا ل ل ح ي ة الى اي حد انا من اقصد اكثر اشياء النبي صلى الله عليه وسلم جاء فرعون حديث ع د ة ما يتعلق ب ا ل ل ح ي ة لم تتغير ا ع ف اللحاء و إ ع ف ا ؤ ه ا ع ل ا يتعرض لها اما ا ل س و ا ر ب فجاء بلف جزوها والجز د الحلق وجاء بلف جزوها والجز دون الحلق وجاء ب ل ث خ ا ل ف المجوس لانه م كانوا ي ط ي ر و ن شاربهم ويقصرون لحاهم وقد لا يكونوا يحيطون في الزمن القديم و إ ن م ا يجزون ل ح ج ز ف ط ا ع ة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ا ل أ م و ر الواجبه الله يقول ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ف ا ن ت و ا ف الواجب على كل مسلم أ ن يعطي ل ح ي أ ه م ا ل ل ل ي ك م سالني أ ح د ا ل أ خ و ا ن يطلب منكم توجيه ن ص ي ح ة لمن يبيعون ا ل ف ض ا ئ ي ا ت أ و موجود ة في م ن ا ز ل ه م ي و ل ك ا ل م س ل ان يقيع ا ج س ع ل ى ك ل م س ل م أن ي ق ي او حتى او ح ه ى او حتى او ح ت او حتى او او حتى او ح او ح ت او حتى او حتى او ح ت ا ل ح ت او حتى او حتى ا ل حتى او حتى او حتى او حتى حتى ا او ح لان يقي نفسه و أ ه ل ه و ي أ خ ذ ب ا ل أ س ل ا م الواقيه فهذه الفضائيات تفسد ا ل أ خ ل ا ق وقد تفسد العقائد في إ ش ا ع ه ا ل أ م و ر ا ل ص ح ي ة أ و ا ل إ ك ث ا ر من النطق للشركيات حتى ت ع ل ف ه ا على ع ل ف ن وفساد ا ل أ خ ل ا ق م د ع ى لفساد ا ل ا م ذاك إ ن م ا الامم ا ل أ خ ل ا ق ما بقيت ف إ ن ه م ذهبوا كاخلاقهم ذهبوا إ ذ ا ضاعت ا ل أ خ ل ا ق وديست ا ل ع ف ة ب ا ل أ ق د ا م وتجرع الناس على الرمي لداء الحياء و ت أ ث ر بهذه الفضائيات فهذا من ف س اعظم د أ اسباب فساد المجتمعات فنسى الله الغاء ا ل ا خ ل إليكم س ا ل ي س أ ل هل هناك س ن ة ر ا ت ب ة فيها ام رسول صلى الله عليه وسلم أ و فعل ه ا ا ل رسول صلى الله عليه وسلم قبل ص ل ا ة ا ل ج م ع ة أ و بعدها أ م ا قبل ا ل ص ل ا ة ا ل ج م ع ة فقد جاء في الحديث لك وصل فصلى ما كتب له ولم يحدد عددا فقد يصلي اربعا وقد يصلي ثماني ة ركعات وقد ي صلي اكثر من ذلك حسنا وقد ي ص ل ن ا ومن الصلف كان من يحافظ على ص ل ا ة بعد ص ل ا ة ا ل ج م ع ة وكان الناس لن ي ز ا ل يصلون بعد ص ل ا ة ا ل ج م ع ة لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رئينا ركعتان اربعا أ ح س ن الله إ ل ي ك م هذا أ خ من فلسطين من القدس يقول أ ن ه يعمل عند اليهود في البناء فهل يجوز هذا العمل أم ل ام أنه ي ع لا ل فلسطين من القدس وأنه يعمل عند اليهود في البناء ولا يوجد له عمل فهل هذا العمل لا العمل、عندنا. اليهودي والنسراني أ وأنه خ من من عند عندنا في يوجد غيره يجوز هذا شائز أو والوثن في البلاد التي يقر فيها بقاء الوثنيين ووجد عملا عند غير هؤلاء هو اولاق عمل بعض الصحابه في المدينه عند بعض اليهود وكان المسلمون يبيعون على اليهود ويشترون منهم لما كانوا مقرين في المدينه لا شك ان اليهود أ ش د الناس ع د ا و ة ل أ ه ل ا ل إ ي م ا ن كما يقول الله جل و قائل ف ج د ن اشد أ الناس ع د ا و ة الذين آ م ن و ا اليهود والذين أ ش ر ك و ا سؤال ي س أ ل يقول هل المار أ م ا م المصلي يقطع صلاته أ ي هل على الذي يصلي أ ن يقطع صلاته و يعيدها من جديد ي س أ ل عن المار أ م ا م المصلي لا يقطع ا ل ص ل ا ة ا ل م ا ر لكن ا ل م ا ر ياثم والذي يصلي اذا ترك النار نمر مع احتمال أ ن يجد طريقا غير ذلك ه و ياثم ف إ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ م ر المصلي ان يمنع من يدمر بيديه ومعنى بين يديه بين موقفه ان و ض ع سجوده قال فمن أ ب ى فليقاتله فانه هو شيطان ولا يقصد يقاتلها يقتله بالسلاح و إ ن ا ل م ق ا ت ل ة الدفع لكن ا ل ص ل ا ة ل ا و ل ى لا تبطل بل إ ن اعلن ع ل م ا ب ح ث ا ل حديث البخاري يقطع ا ل ص ل ا ة الثلاثه ا ل م ر أ ة و ا ل ش م ا م والكلب ا ل أ س و د قال لا يقطعها إ ب ط ا ن ا و إ ن م ا يقطعها بنقص كمالها احسن ا ل ل ل ه ي ك م سأل يقول م ا ا ل ف ر ق بين ا ك و ل العلماء ان هذا م ك ر و ه و ب ي ن ق و ل ه م و ق و ل ه م خ ل ا ف الاولى خ ل ا ف الاولى يقولون ان ل ل ا ف ع ل ه ذ ا ا ل ش ي ء ل ا ف الاولى ر يقولون ا ل ن ع ا ف ا ل ا و ل ا ي ق ل م ن ا ل ت ح ر ي م ا ن ا ل ا ش ل ى لزوما من المندوب والمفضل أ ح س نعم الله كثير من الأوراق بالتاتين الأخوان الله أنهم يحبونك فيه ويرجون من كثرة كثرة الزيارة للمدينة فهم بحاجة وإخوانك ا إليكم يقولون للمدينة لك ل أنهم فيه فهم كثير يشفد يحبونك ويرجون منك كثرة من من من ل ا الله في هذا المكان ء نسأل أن ينزلون وأن جلل وعلى المتحبين ينفعنا في في بذلك حسن ما ذ ل عليه حديث سبعه يغله ة الله في غ ل ح س ن ا ل ل ل ه إ يسال ك م يسأل هل, هل هذا ا ل أ م ر صحيح أ ن من دخل المسجد يوم ا ل ج م ع ة وصلى أ ر ب ع ركعات علما ب أ ن ه ي ق ر أ في كل ر ك ع ة ك ل هو سوره ا ل أ خ ل ا ص خمسين م ر ة فهل هذا صحيح أ و ورد فيه حديث لا يصح هذا حديث على ا ل إ ط ل ا ق ي س أ ل يقول ماذا يفعل المسلم في البلاد التي تلاقى فيها ا ل م ر أ ة من ا ل إ ه ا ن ة و ا ل م ض ا ي ق ة و ا ل إ ز ع ا ج من الفسقه في أ م ر حجابها ف م ا ا ل واجب عليها ه الله جل وعلا فتق الله هؤلاء ا وعلا استطعتم إذا البلاد بلاد يقول جل تلك الشخص لا أخير أستطيع فتق خرج ن فليحرص على ان لا تكثر المراسم من الخروج من منزلها والا تخرج الا من ح ا ج ة ملحه او ض ر و ر ة ثم اذا كانت لا تضار بحجابها و ا ن ف ق ط ا س م ع ا ز ي ن ه ا فلتصبر فالانسان يصبر على التمسك بدينه ولو ناله اكثر من ذلك نعم س ا ئ ل ي س أ ل يقول هل يجوز ل ل م ر أ ة أ ن تكشف وجهها بعد ا ل إ ح ر ا م ل ل ع م ر ة وفي الطواف والسعي إ ذ ا لم يكن هناك رجال ينظرون إ ل ي ه ا فعليها أ ن تكشف أ م ا إ ذ ا كان الرجال ينظرون إ ل ي ه ا ف إ ن النظر إ ل ي ه ا محرم وتمكينها من النظر إ ل ي ه ا ايضا ب ا ل ن س ب ة لا محرم ودرء المفاسد مقدم على جبل المصالح وكانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا حاذاهن الرجال عسلت خمارها على وجهها أ ح س ن الله إ ل ي ك م أ ح د ا ل أ خ و ا ن يقول تعلم ما أ ص ا ب ا ل أ م ه من ضعف وهوان فهل من كلمه تشرح, تشرح, من كلمة تشرح بها صدورنا شرح الله صدرك النبي عليه ا ل ص ل ا ة والتسليم يقول إ ذ ا تبايعتم بالعين واتبعتم أ ذ ن ا ب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضربكم الله لذل لا يرفع عنكم حتى تراجعوا دينكم و م ر ا ج ع ة الدين لا بد أ ن تكون ب إ خ ل ا ص ا ل ع ب ا د ة لله وتحكيم كتابه و س ن ة نبيه صلى الله عليه وسلم في كل ا ل أ م و ر إ ذ تحكيم كتاب الله و س ن ة نبيه صلى الله عليه وسلم يتحقق بذلك البعد عن المحرمات و ا ل أ خ ذ بما يمكن من الطاعات المسلمون أ ض ا ع و ا دينهم فضاعوا فرطوا في تحقيق أ س ل ب ا ل ق و ة فصاروا كما يقول الشاعر العربي عن ق ب ي ل تيم ويقضى ا ل أ م ر حين تغيب تيم ولا ي س ت أ ذ ن و ن وهم شهود ف ص ا ر يتحكم بنا كما يقول ابن القيم غ ر ب ة واي اغتراب فوق غربتنا التي لها أ ض ح ت ا ل أ ع د ا ء فينا تحكموا فالاعداء يتحكمون في العالم ا ل إ س ل ا م ي ل أ ن العالم ا ل إ س ل ا م ي ي ضيع ا ل إ س ل ا م لا تقطع على أ ي د ي في السرقات في العالم ا ل إ س ل ا م ي إ ل ا ما ندر ولا يجلد شارب ا ل ح م ر ولا يرجم زاني إ ل ا فيما ندر والتعامل بالمحرمات أ م ر سائر ومشتهر ويحمى وعزل الكتاب و ا ل س ن ة عن الحكم بين العباد حاصل في عامه بلاد ا ل إ س ل ا م إ ل ا فيما ندر فالمسلمون محاربون لله في كثير مواقعهم لان الله لما ذكر الربا قال فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ان رجع المسلمون حقا لدينهم رجعت لهم القوه واذا لم يرجعوا فلا مجال لان ينتصروا لا يمكن للكفار ان ينصرونا ولا يمكن ان ننتصر بقوميه عربيه ولا بامم المتحده ولا بمجلس أ م ن كل هذه في ا ل ح ق ي ق ة ضد ا ل إ س ل ا م فالله ا ل م س ت ع ا ن احسن الله إ ل ي ك م أ ح د ا ل أ خ و ا ن يقول أ ن ه ارتكب ك ب ي ر ة من الكبائر في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة ويريد ا ل ت و ب ة فما هي شروطها حفظكم الله لا أ ح د يحول بينه وبين ا ل ت و ب ة لكن ا ل ت و ب ة لها شروط إ ذ ا كانت بين العبد وبين الله فقط ي ق ل ع ن الذنب ي ت ر ك ه و ي ن د م ع ل ى ف ع ل ه و ي ط ز م أ ن لا ي ع و د إ ل ي ه ف إ ن ك انهم في حق ي ه ن ح و ذلك و ي ر ا ل ح ق و ق إلى ن انهم يطرحون اذن ت اذن تامر اذن ت ا ء الله أ ح سلام ن ا عليكم س أ ق و ل هل ي ج و ز ل ل م ر أ ة ا ل سيب أ ن ت تزوج بدون إ ذ ن ولي ها لا ه ذ ا لا ي ح ل أ ي ا م راح أ ة ت غ ي ر و ل ي ف ن ك ا ف ه ا بطل و ل و ر ر ك هذا ا ل أ م ر ل يا سير لكنا لاي ا م ر أ ة إ ذ ا وجدت مع رجل وهي غير ذ ا ت زوج أ ن تقول انها زوجته نفسها فلا بد من, الازو... من الولي أ ح س ن الله إ ل ي ك م س ل ي ق و ل متى نحكم على الشخص أ ن ه مبتدع لا ت ك و ن حريصين على الحكم اعلموا أ و ل ا هل ما ارتكب هذا الشخص من ا ل أ م و ر البدعيه وهل تفاهمتم ع ه وقلت لهم أ ن هذا لا يحل لا بد من التروي في هذه ا ل أ م و ر والتثبت ف إ ن ه جاء في الحديث من قال لشخص عدي عدو, عدو الله وليس كذلك إ ل ا رجع ذلك إ ل ى القائل ومن قال ل آ خ ر يا كافر وليس كذلك إ ل ا رجع الكفر إ ل ى القائل نفسه فيحتاج ا ل إ ن س ا ن إ ل ى أ ن يتثبت فيما يقول、نعم. أحسن الله إليكم. يقول أنه يعمل لأحد البنوك فهل يجوز عمل هذا أم أحسن صيانة البنوك إن الله الربوية هذا لا لا شيء في إن شاء الله لا عليه في هذا الشيء نعم. أحسن الله إليكم يقول يعمل فهل عمل ذلك عليه إليكم هرجع يجوز شيء في في أ ح د ا ل أ خ و ا ن يرجو منكم ا ل د ع و ة لاخواننا المسلمين المستضعفين في, في كل مكان نسال الله جل وعلا أ ن ي ف ر ج كربهم ويعاجلهم بالنصر و ا ل ت م ف ي ن ويرزقنا واياهم ا ل ه د ا ي ة و ا ل ا س ت ق ا م ة والثلاثه على الحق ويكشف عن المسلمين كل بلاء و م ح ل ه و ف ت ن ة عاجل وغير اجل نعم احسن الله إ ل ي ك م ي س أ ل عن اللحوم التي تباع في بلاد ا ل إ س ل ا م وهي م س ت و ر د ة ولا يعرف عن طريقه طريقه ل ط ر ي ق ة تذكيتها على ا ل ط ر ي ق ة ا ل ش ر ع ي ة أ م لا فما هو الواجب علينا ما وجد من اللحوم في هذه اسواق ل أ في اسواق ا ل م م ل ك ة ف ا ل أ ص ل هي الاباحه ومن أ ر ا د ان يتورع ويتجنب ذلك فلا خرج عليه والضابط اللحوم استورد ما من كلها بلاد ن ص ر ا ن ي ة أ و ي ه و د ي ة ف ا ل أ ص ل فيه ل ب ا ح ة إ ل ا إ ذ ا علم أ ن الذبح كان ب ط ر ي ق ة لا تحل بها ا ل ذ ب ي ح ة وما ورد من بلاد و ث ن ي ة أ و م ل ح د ة ف ا ل أ ص ل فيما يرد منهم التحريم إ ل ا إ ذ ا علم أ ن الذي تولى الذبح من تحل ذبيحته نعم انسان ي س أ ل عن الزواج إ ذ ا تم بوجود شهود اثنين مع مهر و إ ج ا ب وقبول فهل يعتبر شرعي مع أ ن ه لم يسجل رسميا الزواج هو إ ج ا ب وقبول إ ج ا ب من و الولي ء ا بعد إ ذ ن ا ل ز و ج ة ا ل م ر أ ة وقبول من الزوج و ش ه و د و أ م ا ع ل ى ذلك من ا ل ك ت ا ب ة والعقود فهذه لتسهيل ا ل أ م و ر ا ل نقل ا ل ز و ج ة ا ل ذ ه ب بها إ ل ى هناك والدفع عن ا ل ش ت ه م ة لما يقال لما هذه ا ل م ر أ ة ا ل ت و ث ق ة م ط ل و ب ة لكن إ ذ ا تم ا ل إ ي ج ا ب والقبول و ا ل ش ه ا د ة والمهر فهذا زوج في ا ل ل ه ل ي ك م يقول ما حكم التعامل مع البنك الذي اجازته الهيئه الشرعيه وهل يجب علي التحقق من ان البنك يملك السلعه ام لا اما التعامل بالتجاره فعلى الانسان ان يتحقق هو ان ا للتجاره عمل مباح لان كل انسان مطالب واذا وثق بهم وقالوا انهم لا يتجرون إ ل ا تجاره مباحه وانهم لا يستعملون ط عقودا ربويه اذا وثق بهم فلا حرج عليهم أحسن الله عليكم. يسأل يقول س أ ل ي في قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إ خ و ا ن ا إ ل ى آ خ ر ا ل آ ي ة هل يدل على أ ن ه هذا يدل على أ ن ه يحصل يوم ا ل ق ي ا م ة هل معنى هذا أن ا ل غل لا يسلم منه أ ح د في الدنيا لا شك أ ن ه لا يسلم أ ح د إ ل ا ا ل أ ن ب ي ا ء لكن مقل ومختر و أ م ا من تيسر له دخول ج ن ة و ر س ل ه نقله منهم فلا يبقى غل